Vi är. Ok. Vi bär svarta ena, varda ena. För sätta henne. Vi bär svarta ena, عند الناس البعيد بدأ جاءqui الوّاسrer كل أshiقاف 어디 هو ناصر مش كده ناصر شوي ايه دكiens وتوزون هكذا حولها قبل أن يقوم يحقي وبهذه ناصر بهم شكل jeu إنبت الوزعة ناصر بهم أيها التي تقوم بها في سنة الدوار يري多ها بعد نجس من زن vad är det för fel? Vad är det för fel? Vad är det för fel? Vad är det طلع بها العية الشيطة النيوروليشي اللي هو مذكرة النيورواناتومية صفحة واحدة بيتعامل أفضل قصاب مع المريض نفسه يعني بيبقى مع المريض نفسه بل كنت ازاي؟ بيبقى مع العين بس احنا هنعدي كده سريعا على أهم نقاط في اي في النيورولوجي بس في المساكرة الكبيرة الاول اللي هي بتاعت النيوروانادي زيه زي بالظبط the personal history العادي لا أي شيء. إوعى تفكر يعني إن الشيء تديه غريب لا, لا كلام عادي جدا. وخذ الأمور ببساطة. بس أهم حاجة فيه the personal history حقت الإيه the handness طبعا يعني هل هو right handed ولا left handed؟ لأن احنا يعني كلنا نسمع إن right handed بيبقى <الليفت> الهيمسفير هي اللي هي والعكس وطبعا بيقال ان البروكس اريا بتاعه كي سبيتش مين ميني في فيه الهيمسفير كنت انا عاكويني حكاية دي على فكرة القصة دي مش معبودة في كل الناس يعني يعني مش شرط ده انا قوي ان انا ابقى يعني الهيمسفير زى ما احنا وصفنا انما القاعدة الراية هندد دومنان في بيسفير اللفت والعكس وخلاص ومعين على جدا طبعا قصة ان الناس اللفت هندد ان دول ناس يعني جيميس الكلام ده كلام مش مزبوط دول ناس غوباي جدا على فكرة <تصفيق> لكن اللي أنا بس عايز ارضحه ان الميزة في اللفت هندد فيه ميزة واحدة عنده فقط اللي هو في عالم الرياضة الآن في عالم رياضة بيبقى لو تفوق بياضيا ممكن يعني يعمل حاجات كده كويسة بس كمان أصوار جماعة جول لابا مش كمان من الدخول نيجي بقى بعد تلقى تنزل تحت شوية هتلاقي الكمبلين الكمبلين خلي بالك تكتب تكتب كده هوب بدون الانسة والقورس خلاك رب ممنوع يعني ممنوع تقول أنصت لو قلت أنصت وكورس بحالة ما نفعش يعني مثلا فرضنا أنت جيت قلت لي في حالة كاردولوجيا هولا كان الحال هل ايه احنا متعودين؟ هل ايه احنا متعودين؟ في حالات الكاردولوجي y chest و الكلام ده كله هل احنا متعودين نقول أنصت وكورس يعني مش متعودين لما فرضنا أنت جيت قلت والله ال في حالة مثلا أنه Shortness of breath of gradual onset slowly progressive course. Det är inte allt du kallar komplikationer i fall är det en problem. Okej. är en av de som säger att shortness of breath, كتابة أنصة الكورس في الكمبلين وإلا أنت كده قطع. ليه؟ لأن المريض ما يقدرش يوصف أنصة الكورس من الكمبلين لأن الكمبلين هو كلام المريض البسيط فلا ينبغي أن أنا أستشف من هذا الكلام البسيط الكورس أنا اللي هتلعه منه في التحقيق بتاع البريزن تجلس وزي ما قلنا أنت في الكومبلين مترجيم ولكن أنت في البريزن تجلس محقق ونكتب الكومبلين بقى اجسامبل uh, اكتب مثال مثلا heaviness أو مثلا weakness of post lower limb مثلا of one month duration uh, مثلا هو فاكر انت ازاي اا مثلا ممكن تقول مثلا diminished pardon, another complaint yani, diminished sensations of the four limbs يعني أنا أقول لك أطراف الأربع الإحساس فيهم اللي مثلا يعني، okay? Of one month duration. أنا مش عايز أطر من كده. أنا عايز كلام بسيط جدا جدا جدا. هنا بقى الباص تهستري مهم إنه هو يبقى بعد الكومبلي. لازم. لأن الباص تهستري في نيرولوجي أحيانا يدل على شيء. يعني مثلا إيه ممكن أنا مع عيادة فترة طويلة. بعد, بعد ما خلص الهيستوري والبريزنت إلنس واحد مع ساعة اجي اقول لي بقى اقول, له أقول لي الباست هيستوري ايه هل انت زمان حصل لك حدثة لك آه. أنا لك تقول لك ما وانا بقى يا دوقتوري القصة دي بسبب الحدثة دي اللي حصل قل انت ما قلت ليش لأ إبا كان لازم ابدأ الباست هيستوري قبل البريزنت إلنس والباست هيستوري هنا طبع في بقى حاجات مهمة لازم أسأل عن الترومة. الترومة بقى حس عرضية ويعمل بلاك أونا تخطى تخطى حد رزعه في مفهوه بتسأل عن حاجات. دي ترومة، فيفر عاد بقى إنك فلايت من إنجايتس كلام بقى عادي. وهنا دي دائما حتى بيبقى سؤال يعني يعني حتى فيبر دي إنك فلايت من إنجايتس فرانس بيرز مايلاس حطوا كمان جوان بري الجوان بري الترومة احنا هنكالين بس أصوشي. عارف شيء في النيورو ده عباره عن ايه؟ كلام كله حشة وفي الاخر وحياتك عندي هو يرس على الصفحة اللي في ايه ديه, ديه لان هو النيورولوجي اللي انا فاهم انا النظري كويس قوي انا اقدر الشيء اقول من دماغي ايه دي ديه الشيء يعني؟ ايه الامراض اللي بتعمل فيفر وده اللي انديبت بمحل مسألة يقولك يا راجل ده انا كاتب لك فيفر ثم راجل تشالي ايه في النيورو؟ بيبقى فيفر ثم شالل ما احنا خدنا واحدة مثلا ترانسفير ما لا تنسيج بقى كده تاخدين فلايز اكيد يبقى كده تاخد بوينت بريء هو عمال يجمع في حاجات نظري يبقى انا مش عارف أنا بقى ايه احرق روحي في الشيت انا دائما اقول للعيال ايه خد فكرة على الشيت وتعال نشوف الحالات وبعد خلاص اللي هو نظري وبعد ارجع الشيت هتروح اتفق عليه هتقول الشيت ما لهوش لازم إيه العك ده قول خلي بالك الشخص ده في الاخر عايز ايه الشيت ده في دماغه طيب الفيبر بعد الفيبر هل انت ديابيتس طبعا ديابيتس في علاقة بالنيروليش كتير يعني طبعا النيروفيسي والكرينيال مارد الجماعة الديابيتك برضه اي بلايابل للستروك هل انت عندك هايبرتنشا طبعا الناس دول بيجيلهم هل فيه تيبركولوزيز في حالة جميلة جدا ممكن يجيب لك حالة بوكس ديزيز مثل بوكس دي جميلة يعني يات مرنة وراح اعمل كورد كومبريشن وراح اعمل بارابليجيا وباقي في منطال جمالي يعني حكايه السيفلس طبعا في السيفلس احنا بنسال عن تشانكر اللي هي يعني السر على الجينيتاليا على الجلانس وكونا زمان بنسال على التكسترامريت ريليشن وكونا نقول السؤال القديم انا قلت لكم السؤال القديم اللي بيطل اللي هو كنا بنقول له ايه دمك سيمينتو تلات دور ليه؟ وكانوا دمك زفر قبل كده كان زمان يقولوا كده على السفلس آه يقولك دمك زفر قبل كده سبحان الله يعني لكن ت النهاردة ما ده سؤال لا يصح حاليا بهذا الطريق عشان ده سؤال قديم بس حس مو يعني عشان كده يعني طبعا تسال عن الروماتيك فيبر والروماتيك هارت معروف في اليمبولي انك انت بتاخد اسمه بريفيز دراجز يعني كله لبد وعجن كده اهم ادويه تبقى واخد بالك منها الادويه اللي بتعمل بريفيرنس أو او زي ال اي ام اتش الادويه الثانيه باركنسونز زي اللي في اللي بتعمل مايوباسيا نقص كورتيكوستيرويد previous similar text عشان ال-DS او اللي بنسميه M-S يبقى تحس احنا ايه طب اللي اللي احنا هنا family history ايه الامراض اللي هي فيها ناحية وراسية في اليوراشي كتير ه... هندرس كتير قام ماها اللي يريدو familia ده مرض مشهور قوي Progressive Muscular Dystrophy Family Graveic Paralysis دي كلها امراض يعني احنا نشوفها كتير قوي الهانتانوتون في كوريا دي امراض كتير قوي الPresent illness مستدور تقدر تقول لي انت واحنا الPresent illness عملناه ازاي في العادي جدا قلنا ايه هم هنا بقى يحبوا يعمل هنا يبدأ باناليسيس اوزي كومتري بلول أنصت والكورس والديريشن ثم إذى الـ الـ كونديشن مجلسة عاجبا زي ما نشوف بقى على العينين نقوم نحكي نقوم نقول الـ والذي عايز يعني يشوف في هي المذاكرة بتاعت الكيس الـ براسنتيشن دي بي بي فيها مادرس الحالات يعني إذا كونديشن مجلسة 10 years ago وإذي برشان تبالو تنجلي عن دون يعني هنشوف الكلام ده كله كده تلاقي كلام جميل وتقدر تقوله زي الـ فل ان شاء الله فالبريزنت إلنس أول حاجة أنالس من الكومبليين طبعا فيه عندك أنصت كورس ديوريشن. خلي بالك معنى الأنصت إيه ما تنساش هذا المعنى الأحسن ده مهم أو في النيورولجي الأنصت هو اللي هو الوقت اللي هو كان ريكواير لحد الفول بيكتر أوف زي بيزيز كرا إيه كاملاه يعني إيه أنا مش فاهم نبص يا دوكتر دي كان مثال للأمصد من خلال موضوع مثلاً البرابليشيات فرضنا أنا جيت لك أنا بشتكي يا دكتور من شلل في رجل الابنين دلوقتي ما بيتحركوش فأنا يعني بسأل المريض لي الموضوع حصل إزاي من الستوري أنا هستشف منه إيه الأمصد والقورس فراجل قال لي يا دكتور والله ده أنا يعني فاخدي الشمال نمل كده من شهر وبعدين بصيت لقيت التنميل عمال يزيد لحد ما خد رجلي الشمال كلها وبعدين لقيت الكلام ده بعد عشر ايام حصل في فخد اليمين قاعد ينمل بينمل وبعدين راح بينزل في رجلي اليمين كلها وبعدين خدت اقراص وخدت حقن مفيش فايده في التنميل في رجلي اليمين بعد حوالي كمان 10 ايام تاني ليه رجلي الشمال كده تقلت وبقت ضعيفه بعد عشرة ايام تانين ليت رجلي اليمين ضعفت وبقت تقيلة بعد اسبوعين ليت نفس مش قادر احرك رجلي الاثنين يبا فين الانصت من ساعة حس النفاخ فخذ الشمال ده مننم الى ان الصورة اكتملت وبقى قاعد شهرين كل ده انصت تفهمت يعني ايه انصت؟ يبا الانصت هنا اللي هو من لحظة الشعور من إلى اكتمال الفول بيكتشر بتاع الفيزي وفي بقى تايبس اوف اونسيت ايشي دراماتيك طبعا الدراماتيك ده مشهور الدراماتيك يعني في لحظه زي الامبوليزم والهيموراجي او الصدمه من الهول السونبوزس الكلام الفارغ اللي مكتوب ده والدي مايلينيتنج دي ما تنسوش طبعا ان هو بيبقى عادةً بيبقى اكيوت اونسيت وقال لما أنه يبقى يعني دائما المالتوبول يجي صدر يعني ممكن واحد فينا يبقى عاكده مرة واحدة بكرة الصبح يلاقي الابتك نيرف اليمين تعب عين يعني مثلا ليه أنا مشارف العين اليمين ده دي اس التابعة عسلا نعم تشوف هذا الكلام واحنا مشارف نيجي بقى نكمل. الكورس فيه طبعاً فيه ريجرسيب، فروغرسيب، عادي شيء عادي جداً بس فيه حتة مهمة قوي اللي هو الكورس نمراه اللي هو الطايفس النمراهي بتاعت الكورس نمراه C ريميش تقعداً ريميشن وإنكسسربيشن يعني اللي بتكتب بين قصين كده ريميشن وإكسسربيشن يعني بيروحوا بيه أشهر مرض بيموينياتينج زي الموتوريس كورس دي طوع حاجات بقى الانجيوماتاس مالفورميشن بتقص لق الواحد كده ايه عنده في نفخ شوية بلاد فيسل اب نورمال بتروح كده تخر شويه دم يحصل لي مشكلة وبعد كده الدم يبقى ري ابسوربت وتحسن ورجع تاني لحد ما تفهم ان انا انجيوما تاس يعني دي حاجات جاية ان شاء الله ريكارن اتاكس او هايبرتينسيف ممكنه طيب نيجي بعد كده اهوت بعد ما بالنسبه لعمي الانس والكورس والدوريشن مكتوب ايه ستوري. اللي هي البيه ستوري أو اللي هو ستوري عادي بقى. اللي هي اخر مرة كنت كويس انت احكي القصة كاملة مماني عم؟ وبعد ما بتحكي القصة كاملة بعد الستوري مكتوب ايه بقى ليبين كويسشن أسئلة أنا أسئلتي يبقى أنا نهاردة إيه قولي يا عم تشيكي من إيه والله رجلي ديت نيبة بتتحركوش جميل من إمتى يا بابا من شهرين حل قولي القنصة كورس كده عشان دي بداية البرزنت إيه جميل احكي للقصة منطقة للسامة عليكم خلاصت طب سيبنا بأسئلة والأسئلة هيبقى متفق عليها وأسئلة نمطية يعني نفسي تعرف كده اكتر شيد بيت حفظ وانت قاعد مع العيان بس حلوته على العيان مشيت من وليه نمطي نمطي يعني تلينا ماشيه بنفس الترتيب بنفس الطريقة كل مرة ما بغيرش فبالتالي اتنافسك ايه ده ده ما حفظته ومهار احسن من ايه شيء ايه؟ هو نمطي فنبدأ بالسؤال عن الانتريز او انتراقرينيان فجل هل في صداع؟ هل دي زغلله مش نسبه نوصف الصداع في حاجات دلوقتي عشان ده كلام ديفاموروليز نظر شويه هنقوله اه لما تقرا البرين تيومرز هيقول لك الصداع شكله كده بص يا دكتور عايز اقولك الصداع الانكريز اوف انتروكرينيال ممكن يكون له أي شكل عشان تبقى تسيبك بقى من أي وصف بس عارف دايما يقول لك ايه يقول هو صداع المريض لم يتعاهده من قبل يعني مش إحنا كلنا بيجي لنا صداع ولا لا صح كل واحد فينا مش عارف دماغه الصداع بيجي يعني بيجي ازاي اه الصداع بتاعي جه ومين عارفين دماغتنا بتتعب من ايه وازاي وامتى وعارف دوايا لا الصداع ده لم اعتادوا من قبل هنا اخاف على فكره دوت الصداع لما بيجيش انا كده خلاص انا انا قلبت مكانه لي حل بس ان انا مش معناه برده ممكن انستشن صداع الانجليس تنشن كانوا يقولوا لنا زمان لا يستجيب للمسكنات يستجيب للمسكنات ليه ما اجيش كانوا زمان يقولوا كده ليه لان ما كانش فيه CT تي وام ار اي فكان الراجل يبقى مصدع مصدع مصدع مش عارفين سبب الصداع investigation حتى ما فيش انفستجيشن حد ما يلاقيوا فيه حاجه خارجه من بقه ده برين تيومر مش لاقي حته راح من بقه افتح بقه تلاقي فيه بولغه خارجه اه فطبعا هنا بقى ايه يبقى كانوا يشخص ايه ليت فطبعا في المرحلة دي هتديله اسبرين ولا انرجيسيك يعمل له ايه صح ولا لا برده آآ الصداع آآ بيجي في أي وقت الحاجة التانية المهمة جداً كمان ودي مقطة مهمة الفوميتين إيه الحاجة التي تميز أن الفوميتين قطعاً جاء من الشيء آيتي أنه بريسيدت بنوزها وكانوا يقولوننا زمان أن الصداع الانكريس في الانتراكرينيال تنشن لازم يبقى بروجة تعير يعني لازم العين يروح سوريوت وشطار شارت لقي الفوميتس بيطير في الجو بيلاحظ فعايل موقعه مثلا فاهم ازاي هذا الكلام مش شرط الحاجة الثانيه برضو كان بيقولوا زمان ان الهيدج بتاع الانكريس تنشن لازم يبقى بريسيدد بنوزيا بتاع ده با... بيبقى نوت بريسيدد بنوزيا مش شارب. ممكن يبقى بريسيدد بنوزيا يعني اذا المسألة عشان كده انت بقى الدكتور بيبقى في حاجة كده جواه يعني برضو ايه مش هو موجود وبتاع انا انه بيحسس ان الجدع ده نفخ فيه حاجه بس انا مش قادر امسك عليه حاجة هو افضل انا اديه في حاجات كده بس انا احطه في الدماغي واجه في مرة اقوله اعمل لي اين مرة ارى ماليش انا مش مرتاح. بعد يطلع فريق خلاص فيه الحمد لله انا عم ادفع في خمس مين جنيه بس قلت انا مقلم لكن بقى مش كل واحد بقى نصطع تواضير بقى ايه بقى رقه ويبقى فيه قبط عارفين ايه لا بخص بخصوا الناس فجر فجر يا د سيب ايه بقى من الكلام ده؟ حيب يرسع للدكتور بقى سيبالة طيب بقى من لو يحدد يحدد انت لازم تجيب الدوة من بطاقة الفلانية لان مجموط لك زخنات اللي هناك دي الادوية بتاعتهم فريش وخي <تصفيق> الحدد يجيب بقى كده خلي بقى وبص يا دكتور برسال والظرف يجيله كله شعرف ما جايش يحاول على اللي بعدين وهكذا في ناس كله شرور كده سيدانة عمره ما نبقى كويس أبدا نيجي بعد كده الفتس بقى يعني هل حصل أي تشنوجات طبعا الجماعة ساعة يقول لك إيه اسمها إيه تشنوجات بالبلد يقول لك إيه يغزلن غزلمة اسم عشو الغزلمة اسم عشو الأطفال اسم الأطفال اسم الغزلن و يغزلن ده اسم الأطفال أو كده التشنوجات يعني غزلمة يغزلن ده, ده ساعت يقول يغزلن كده هو يغزلن يغزلن و عينه تغرّ تخنو أما ده يعني حاجات ده اللي لاسمي عارف تقول إيه غزلن ايه تبع انت عاد مش فاهم ده أنا فا يا دكتور الاسبيتش هنسيبه دلوقتي ثم نخش على Symptom of Cranial نيرف Affectsion Hulofactory هروح كاتب جنبه كل واحد الكلام بالعبار نمرة واحدة هقوله ايه حسّة الشا... ايه؟ على فكرة بالمناسبة الكلام ده هتلاقوه. معاكوا على فكرة سامري كده تاني عشيتات كيه مساكرة سامري كده كانت لها مثلا شيطين يولو مثلا تتوب سمع وعادتين عم وعادتين عم النهاردة معاك سامري تاني في وراءنا بعد كده تلاقيه اكتفى فانزاي يعني العملية بتقيمك على الوقت طب بس لازم عندما معاك حاجة كده كده كبيرة وتقول تظهر تظهر تظهر تظهر لحاجة الدنيا في الاخر تبقى حاجة تظهر تقولوا فاكهه نمر واحد حسة الشم عندك طبيعيا تقولوا مش تقوله بتشم كويس أبا الشام، فين؟ حس الشم عندها بطبيعية وتقول هلو كده بأدب؟ يعني حضرتك كده بتميز الروائح بتميز ريحت الطبيخ، مثلاً وهكاس أقول لك آه لا لك كويس فجح. الأوبتيك ونظرة ضعف عن الأول نظرة ضعف عن الأول فيجوال فيل بتخبط في الناس وانت ماشي ملفيل ما بتاعك لو ضيق وانت ماشي تقعد تخبط في المخالين وبالذات يخبط عارف فين كمان ال... ال... في ناس اللي بيبقى عندهم الباي تمبورال يعني نوع بيد يبقى مشاف الجنان دايما بيخبط في الناس لو راكب اوتوبيل تلاقي كل شوية يقول لك هو السراجل ده سبحان الله كل اسبوع الفنوس اليمين تكسر اللي قدامه طب ليه؟ تروح انت مثبته في الشارع قعف عندك شارع سوق كده اشتغل عليها فوق قعف في الشارع ثم ليه؟ اشمعنا اليمين. اليميني مسعاكي يقول لك ايه؟ مهدو ايه؟ بتخبط بكتفك في الحيطة وانت طالع السلم سلالم عفيني السلالم سلم البيت لما في الملف ملف بتاع السلم أي سلم في ملف ولا انا لو طرم حيطة كده وانت طلع تبقى انت قريب من الحيطة لو انت مش شاكي فهيطلع يطلع يجي يلف كده يلاقي كدف ضرب في الحيطة ولك ايه ده انت عرفت ازاي لك الرجل المتبسط ولك الدكتور عارف ان انا الضغط بكد في السلم في الحيطة يا دكتور ده, ده, ده ممتاز هو الدكتور هو, هو السؤال ده اللي هو عارفه بس كده نيجي بقى لك اللي هو برضه 3 4 6 بيحصل ديبلوبيا وسكوينتو كده فنقول له ايه بتشوف الحاجة 2 عينك احولت السكوينت عينك احولت جفنك جفنك سقط اللي هو في ساعات واحد يجي يقول لك ايه عفي في يقول لك يا دكتور على فكره انا عيني الشمال مكسوره شوية يعني ايه عينه الشمال مكسوره يعني فيها تورسس عشان تعرف افهم اه إيه. لازم الدكتور يعرف كل التفاصيل واخد بالك كلمه دازلنج دي مش دازلنج يعني إيه؟, إيه, إيه, ايه يعني في النيرف 3 لما بيبقى بايز بيبقى البيوبل باينيتد فتلاقي الضوء يدايقه زي انت كده لما النور يقطع كلنا البيوبل بتاعنا بيفتح لما النور يجي مره واحده تقول يا خد الدازلنج تشمانه ترجمينه <تصفيق> هتساله عن الموتور والسنسور الماستيكيشن هتقوله له ايه بتطندوا بالاكل كويس وبعدين تقول له ايه على الس... على السنسوريه على السنسور بيبقى تروح قايله يا جميل تقوله بتحس بالميه الساقعه والسخنه على وشك شمال زي يمين المارد كويس اه بتحس بالميه الساقعه والسخنه على وشك شمال زي ينين خلو باكو عشان هاعد انا سمع لكم الحاجات عايزين يسمعها انا عايز النهاردة دماش وانت بسمع بسمع الشيك وانا وانا واقف هنا خلاص؟ الفيشيل الفيشيل متسهل على ايه سيلي جنبك الفيشيل في عضلة العينين مهمة اول بتخليك تقفل العنين تقولوا ايه الصابون بيخش في العنين يعني أنت لما تغسل الوش الصابون يخش التعليم طبعاً أنت لا مش تخش طبعاً بيعضر اسمه الوربيكيولاي فوكيولاي يقول أنه نعرف عنا أنه بتضر الجامل بك أيه كمان؟ الوش من تحت تقول له الأكل بيركت فبهك شمال أو يمين أنت تلاحظه لما نيجي ناكل أنت تقدر تاكل شوية على الشمال وتقدر تاكل مرة على اليمين مش كده ولا وتقعد ندلع كده الأكل يمين مرة وشمال شوية عشان الناحيتين ينبسطوا وبعدين بعد ما بتاكل ماذا يحرص ليحصلين وبتلابسك انت بقى خلاص بقى وتزبط كده شوية لكن هو بقى معنجوش حتة دي لشيكسي دي فلو كلف في الشمال شوية كده هو بيخلص لأكل بقى في بقايا أكل تبقى فين في الشمال ما هيضاه شوية ايه يقول لك قال بيركن في الناحية الشمالي يبقى الشمال الفشية للشمال لكي تتعرف هنا اللابس. وممكن تسأله كمان عن طعم الأكل بتحس بالطعم الحادث والحلو وتميزهم طبعاً دي بقى taste buds طبعاً بتاعته ايه؟ جميل ننزل تحت نبرة تمانية هتقوله في وش او بلاش واش تقوله ايه في زنف ودنك او طنين في ساعات الناس ما تفهمش الحقيقة تقوله ايه؟ يعني ودنك بتوش بص أسئلة نمطية ايه واحد تفتكي مثلا دي أسئلة خاصة دي مثلا دي أسئلة متعجلناها أفضل عن جد كل الناس بنفس نفس الطريقة تغيير تغير في الصحيح برضو ايه كمان برضو سمعك ضعف أو تقل عن الأول الفرطايبو تقوله ايه إيه إيه إيه الدنيا بتلف في بيك كده يعني بتحس أحيانا البص تعمله كده تقول كده ساعات تحس كده أنك انت مش متزن والقوضة بتلف في بيك بص بتلف لازم تلف لو ما لفتش ما نفعش لازم تلف أساعة كده أساعة كده حس أدوكتور كده أن أنا إيه بص مش متزن كده حس القوضة بتعمل كده أو كده لا ده مش برطايا لازم يجب فعشان كده في الأنف وغزن قالولنا ايه لابد ان يقرر المريض ان الدنيا بتنف بيه ابو اقصر يعني هو ده البرتايب اللي بايه انت مهم نيجي بعد كده هوت ننزل على تسعة وعشرة واثنين مع بعض هقول له ايه تسعة وعشرة صوتك الدح صوتك تبحي كده أو في صعوبة في البلع طبعا عينونك نور ما يعني الحاجات دي انتوا عرفينها بس بقى يا دكتور اسمعتها طيب المية بترد من مناخيرك وانت بتبلع المية كده خلاق دي حال مهمة أوش في ناس طبعا طبعا احنا ممكن نعصر فينا حاجات بس بتحصل ايه وكيشنا لو انت كنت مثلا بتضحق في البتاعة عارف هو بيجي يشرب حاجة ساعة كده وهو بيشرب وهو بيبلع فالحد يقول حاجة يضحك يضحك يروح ايه فطبعا هو مفهودي يعملي في واحد بقى هنا سبحان الله رد الفعل السريع يعني مثلا انا خلاص بابلع وقب خلاص فالالوقت فعل الكلمة تحكت انا رد فيه السريع وحتفظ وحتفظ في ايه؟ البيبسي في الارض عشان اخلص الثاني يقول لك مخسر البيبسي ده أنا حاولا تحق وقبلع بإذن الله هذا سيكتب يقوم الموضوع ما يتمش يقوم البيبسي يطلع من مناخيره وسعاد يضرب مناخيرنا كده ويحرق مناخيرنا من هنا مش كده وسعاد ينزل بقى البيبسي من المناخير يبقى ده اسمها نيزة للجرش عشان بس أنا يعني حصل موقف. لكن في ناس كل ما يشرب الماء تروب في المناخير بخ بقى يطرب بقى تخص في المتحدة الأكل دي يرد من مناخرة يقولنا أكل أكل إلا يطلع إلينا أكل وانا باكل ألاقي الأكل اللي بندور عمان يطلع من مناخرة لازم مية يلا له مية تلوي يعلم لو بتاكل صباح كفتة ماذا أنا أخذ الصباح حطه تبطي مدات ويطلع من مناخرة متصبع برقوها ده إيلة ده إيماكن دي ولا؟ <تصفيق> لو بكتب الحكي بتجابي عليه. وايد. برضو من الحاجات المهمة صعوبة البلد. صعوبة في صعوبة البلد. نمر. 11 ملوس سؤال حتى حتى الآن. إن يرو سؤال عليه ولا ليس؟ ليش سؤال؟ ما تقولوا لي انت وانا لحظة ما اعرفش حتى هذه اللحظة ما في سؤال مناسب لكريان 11 عشان كده ما اتطنش يعني هو الـ خلاص ما حبكتش يعني 11 12 هقول له ايه هقول له ايه لسانة تقل او في صعوبة في النطق و ايه كمان برضه سؤال عن الباور بتاعه الطم بتعرف تقلب الاكل في بقك بلسانك وخبرك من نعنع بتعرف تقلب الاكل في بقك بلسانك يبقى هنا خباك يا دكتور ديفيكت في سبيتش يعني بيكون ايه ديساروسيا يعني. يعني لسانه ثقيل صعوبة في النطق وليس فيزياء تمام وروح داخلين على الموتور سيستم الموتور سيستم بقى دكتور هنسأل عنه الستيت، تمام المسل ستيت هل في ويستين بلاش كلمة اتروفي والويستين ولا في هايباتروفي يبقى دي سماء مصر استيرت قشطب من هنا الفاسيكوليشن وخالي الفاسيكوليشن البند التاني يبقى مصر استيرت اللي هو الويستين والهايبيتور فانا هقول له ايه؟ عضلات ايديك ورجليك خسوا؟ ولا زادوا في الحجم مثلا؟ بعدين تسأل طبعاً هم هاد يقول لك ايه؟ عضلات ايديك ورجليك خسك؟ فانت تقول لي اه خسك مفروض اقول لك ايه؟ خسوا فين؟ أنهي, أنهي إيد أنهي رجل العضلات الديستل ولا البروكسيمال لما يجيه لك لا يا دكتور ده أنا عضلات إيدي من فوق هنا كده هو خاسة ورجلية من الفخاد الفخان خاسة ده شكله مايوباسي مسرب زي وزي ما نشوفه إن شاء الله فاسيكيوليشن خليها لوحدة هنقوله إيه في رف في العضلات تحت الجلد تعفيني الفاسيكوليشن دي كده الساعات ساعات تحصل لنا انت ساعات تجي لك فين في البكتوراليز ساعات تجي في الدراع صح الله ما تبقى انت ايه بقى سهران ومطبق وقلقان وقهوة فلسكافيه في, في بيبسي ومجهد فتلال العضلات عملية تلعب كده هنا شوية وهنا شوية وساعات بقى التويتشيز كده اللي بتحصل دي فاسيكوليشن في الايلت وحاجات زي كده بتحصل كلها دي كلها فيسيولوجيكا لبالفسيكوليشن دي ماي دي ما فيسيولوجيكا زي ما نشوف ان شاء الله التون هتقوله ايه عالتوني يا بطل؟ هتقوله ايديك و رجليك شدين عليك ومخشبين ولا سايبين و مبرخراتين ايديك و شدين؟ عليك كده مخشبين؟ ولا؟ ولا سايبين ومرخرقين؟ ثم الويكنس تبتدي الويكنس دي بقى نتكلم عليها لوحدها دلوقتي طيب حط قوس جانبي على الست الفاسيكوليشن والتون والويكنس او التاراليسيس يعني اللي هي بين قصين اسمها ايه باور الاربعة دول حطوا قص جانيبي ده اسمه موتور سيستم بروبر يبقى انا هنا بسأل عن الموتور سيستم بروبر اللي هو ايه فاكرينه الهبر موتور ميرو, ميرو. مصر في وينجين فاكرين السريبيلوم و ايه اكسرا فرامي ده نخش على الوينجين بقى سيربيلوم اكثر نسأل على السيربيلوم تقول له ايه على السيربيلوم تقول له هو السيربيلوم ساعات يمشي يتطوح كده فتقوله ايه بتتطوح شمال ويمين وانت ماشي يوجد يتطوح كده ها مشوال ويهي كمان يا وليه السيربيلوم يا وليه بص لما يجي يعني يجيب صباعه على مناخيره يحصل له ايه ها intention يقعد يعمل كده فانجا اقول له ايه بقى اقول له بتعرف تشرب الشروة بس يعني حتة مزاقها يعني على فكرة كل ده الحاجات يقولها تبقى مكتوبة في البتاع التاني بس انا عايزي تبقى مكتوبة هنا ومكتوبة هنا ونقولها هنا ونشوفها هنا في الاخر تبقى هنا هنا ايه بقى ايه بتعرف تشرب الشروة بالمعلقة طب بتعرف تضرر الزرار وتفك الزرار هنا السرائر دي مهمة قوي عشان كده في ناس ايه يبقى بداية بدايه التكسيا فتلاقي الناس واخدينها في باصات فالست تقول لك لا اصل هو الحج يا دكتور بقاله سنة كده أنا اللي بقعد اعمل له الزرار القميص هوت لي بقى واقف كده وهي عملت تصرف عادي واخدها بص دي ايرلي سنتر يبقى التكسيا بعد شوية تلاقي عمك الحج بيعمل كده عايزين نلحق الحج برده طيب ايه كمان يا اولاد بتعرف تحط المفتاح في الكلون؟ مش هنحط المفتاح في الكلون دي مش اي حاجة جميل؟ كل دي حاجة طب عايزين حركات متتابعة متعكسة سريعة اللي هاد دي سياد وكوكاينيز عا فين الحركة دي هنشوفها في السيريبالا ناسا ممكن نقول ايه نقول ايه طب تفسح حانفير. في الحنفيه دي لا بلقلها اه بس ممكن الحنفيه بتاعك تبقى على بين يعني اللي الحنفيات الموضه فيها حنفات ذات ايه ما فيش ما فيش ده تيجي تعمل كده اه على الحوض لان الحنفيه فاتحه تيجي تشيل تروح رايح تاني وتقعد تلعب كده بيلي بيفتح حنفيه الواحد اول ما شاب انا انا جريت ياما كده طلع من الموضوع هذا حديث قوي الواحد برضه جاي هديمه، تمهم جدا. برضو، بتاعه بتخسن سنانك بفرش أسنان؟ او البلاط حسب طريقة <تصفيق> طب عايزين سؤال حريمي للديس ديادو الكوكاينيزة تعافت أور الدنجان؟ مش هاي حد يأور الدنجان يا جماعة، ويثبطوا لازم الدنجان مخبوط، والدنجان ما تتخرمش من المئوار ناستيكول فديه برضو اكتباه معاك في الشابيبة بتاعتك طلع بالنجانة طوريلي بالنجانة عمليلي في الجانة كده مفيش مش ينفع عادي مش ينفع معلش طب نيجي بعد كده ننزل بقى على تقوله ايه في حركات لا ارادية في ديك أورجليك بص يا دكتور الكلام يا دكتور الكلام نمطي في حركات لا إرادية في ديك أو رجليك. وبعدين تكتب إيه بقى أوصفها. يعني مثلا إيه بص يعني ديستل ولا بروكسيما يعني مثلا آه الله فيها بيها حرقات فيه فتقوله فين يعني هنا في كافة ديك كده مثلا ديستل ولا بروكسيما كده في كتفك تحاول إنت تشوف هذا الموضوع طبعاً تمر الأيام يجي بقى العيان ما, ما احنا نشوفه احنا بنسأل كده اسأل على الاكسترا كرامل في الوقت يقوله ايه في حركات غريبة بتاع صدق حركات غريبة بتاع صدق حركات مصرح غريبة مصرحة غريبة في حركات غريبة بتاع في فيه من ناحة في حاجة غريبة بس انا مش هادر أولاً بنوحي مش ينفع بقى. طيب ايه ايه؟ نيجي نمسك بقى معلشي عايزك أصاب صفحة سبعة دي صفحة ستة اللي فيها كدير منه كده البراجراف اللي تحت ده كده فيه حتة فاضية كده فمعلش هكتب في الحتة اللي تحت دي اسئلة الباور بالنسبة للأبر لين ناقص بس أقول الباور الأبر لين عشان دي الحتة اللي احنا سيجعلها يعني تحت كده في صفحة المقابلة في حيلة فاضية حلوة هم ثلاث سطور في الباور اللي إحنا سدناه في الأبر ليم وفي وشو اللي هو في الأبر ليم كاتب إيه دستن باور في المقابل أو في أي صفحة خارجية أو تكتبه على على هدوءك أكثر مش مشكلة مش عايز تكتبه على فاضل الدستل في الأبرلمبي يا أولاد هقوله إيه بتعرف تعصر لمون حاجة تانية كمان دستل قولوا كده حاجة دستل كمان تعرف تمسك الحاجة بإيه تناولها لحد؟ يعني مثلا ما أقولك إيه لو صمحت الألم كده لو أنت جاب الألم ندهولي كده ده بص دستل ده إحنا في الأبرلمبي خليبات البروكسمن ها. اه بالضبط كده بتعرف تجيب حاجة من فوق الدولاب او تجيب حاجة من ضلفة فوق كده مثلا انا جيت انا فتحت الظلال فانا برفع ايدي كده عشان اجيب الحاجة دي عشان ارفع هداية ده بروكسمن طيب زي ما انتو قلت فعلا بتعرف تسرح شعر بس خباك تسريح الشعر شقين اولا لازم في شعر اصلا اصلا فتلاقي مثلا في ناس جزاة الظريفة وتلاقي العيان أسعى خالص فتكتوها بتاع تصرح شعرك فتلاقي رجال عماليتها تصرح عيان دي فديه مقطع مشتبه طب إيه رأيك بص العيان كان في عيان نزيزة وتقول له الكلمة ليقولك إيه أنا دكتور ممكن أتسرح بس وانا أتسرح شعر الدكتور كده هو كده, كده اللي مش في رحوها من هداية يبقى الوضع نول بروكسيمال عنده حلو بس الدستال ضعيف يبقى هو لازم برده يكون عارف يمسك المشط اصل موضوع تسريح الشعر برده فاريبل اه بمسك المشط كده ويا دوب اجي كده مرة تانية لأي طرف اللي طار مني يبقى هو الدستال عنده ضعيف خلي بالك من الكلام ده تمام في يقول لك لا ما بعرفش ما بتعرفش ليه بقى يقول لك اصل المشط بيقع من ايدي الله ده الدستال ده شفت يبقى العمليه فيها برده اه فخلي بالك من السؤال يبقى ده ديستال بروكس ما نحن نقول أبر لنب طب أبر لنب برضو فليكشن إكستنشن فليكشن هاو هاو بص المنظر أو فليكشن هاو أعمل ها هاو في فليكشن طب تفتح الدرج طب والإكستنشن <متصدر> <ال��صدر> يغفل الدرج ويريد ويريد طب تحط له مقارنة كيف تقول له ايه بتفتح الدرج أحسن كده ولا تغفل الدرج يقول لك لا لاتنين سعر بعض طبيعي طبيعي طب أقولك لك لا فتح الدرج كذا وقفل الدرج طبعا هو يقول لي فتك تقولي هو الحيان هيجاوب وطبعا بيجاوب على طول حتى لو كان اكيول بقاله شهرين ليه دي مشكله عايشها هو عارف ما هو بيفتح الدور ما عارفش يقفله هو عارف خلاص يبقى دي حال برضو بالنسبة للانفلكشن والاكستنشن في الابر لين فتح الشباك وقفل الشباك لو الشيش فتح الشيش ده ايه اكستنشن هجاف للشي فليكشن تقدر تقول كده بقى. بس فقط درجة لزيزة درجة حم طيب ابداكشن وابداكشن في الهبر اليوم ابداكشن ها تعتشيل حاجة تحت بطنك؟ تشيل قطب تشيل حاجة ابداكشن هقوله ايه هقوله ايه الابداكشن هم. تعرف تدخل دراعك في كم القميس انت بتلبس القميس كده ها خلي بدك عشان كده يا اللي هم عندهم هين الباريسيز تلاقي الابدكتور ضعيفة فتلاقي مراته تساعده في انه يلبس القم اللي مش عارف يعمل الابدكشن تلاقي صعب عنده شوال حقين بديئة سلطة الابر لين طب لو اقلين الديستل بروكسمن نزول السلم أسهل ولا طلوع السلم وانا بنزل بايه؟ بطرد الدستا مش انت بتنزل كده انت بتنزل على ترطيف صعب على كده بتنزل على ترطيف صعب على كده كده لكن ما تيجي تطلع السلم لازم ترفع رجلك اللي عشان تطلع على الدرجة يبقى النزول دستا للطلوع نزول السلم أسهل ولا الطلوع وطبعا الحيام اللي هو عنده proximal myopathy ده اللي هو proximal weakness ده ده طلوع السلم ده, من ده ما نزباله ده مأسا مدهارش بالبالد ايه كمان distal proximal دي نقطة مهمة اللي هو flexion والextension flexion بالبالد يقوله ايه بتاعك تاخد رجلك عليك اسهل ولا تفردها بوسط تاخد رجلك كده وكلمة عليك اسهل ولا تفردها خلاص في طريقتين اللي هي عن لبس البنطلون لبس البنطلون مرحلتين صح ولا لا انك انت تدخل رجلك في البنطلون الاول تمسك البنطلون اهو مش كده هتلبسه اول حاجة فليكشن وبعد كده اكستنشن يبقى بتعرف تدخل رجلك في البنطلون طب بتعرف تفرد رجلك جوه البنطلون الراجل إيه بصم يبقى راجل يبقى مستغرب أولاك إنت بتسأل الحاجات إيه ده, ده الدكتور عارف المشاكل اللي عندي أما دي حاجات محفوظة من قديم الأزل عمليم ربضها من وإحنا صغيرين طيب أبداكشن وأبداكشن في اللورلين إيه رايوكو يقول إيه الأبداكشن في اللورلين اللي هو إيه والأبداكشن تعرف تحط رجل على رجل طب تعرف ترجع رجلك هاي هو طب تحط رجل على رجل تعرف ترجع رجلك تاني موضوع بقى الـ Distant و الـ Proximat برضو في الـ RRM فيه قصة الشابشب الشابشب الشابشب موضوع الشابشب ده مهم فيه اتنين الشابشب يسيب رجلهم كلنا واحنا يعني لابسين شبشر في البيت كده ساعة ما انت ماشي كده في البيت او ساعات تنزل يعني لو حاجة قريبة كده ولكن ما انزل شغلانة يعني لكل مشكلة يعني فهو انت ماشي كده ساعات تلاقي ايه تحس ان الشبشر ايه هيفلت منا تروح انت ايه لقطه برجلك كده يعني ايه طرح انت لقطه قبل ما يسيب رجلك لان انا حاسس بيه والباور الديستان كويسة طب تعالى نشوف بقى اللي هو مش حاسس بقى كنت لابس الجسمة او لابس الشبشة ده ديب سنسيشن او سوبرفيشة سنسيشن ما تردوا كده ديب سنسيشن فلو الزبون عنده ديب سنسي ورص الشبشة هيدخلق من رجله ومش هيخس وهيجمل وانيك بعد كده ده <تصفيق> الشبشة فيه كم ده بحسن في البيت حتى طوله كده طوله انا عند اقام دي الشبشة بقى من رجل الشمال بالزال ومقاش حسنه إنه أساب رجلي هذا ديب سمسيشن يا أمي وتلاقي الست دي دياباتيك دي بريفرانيروباسي هنشوف هذا الكلام على سبيل المثال. طيب ومين كمان الشيبشب بقى يسيب رجليه هو ديستال ميكنس بس إيلفر هيحس ويرجع ينبسه تاني يعني هيسيب رجله خالص ده خبر الشيبشب روح راجع حطه في رجله تاني حطه في رجله كمان بيديه كده هنا موضوع الشيبشب ده مهم. نيجي بعد الموتور خلصنا في بقى سؤال السنسوري سيستم السنسوري سيستم اللي هو اديتيشن يعني احنا هنكتب كلمه عن السنسوري هنقول ايه اكتب بقى الجمله كده لما ما تحت الموتور مش كده ده ايه مش السنسور لما استحمى لما بتستحمى بتحس بالمية السخنة والساعة على جسمك كله يقول لك اه مهم الحكاة طبعاً تعفين يا ولاب ساعات كده يا كالسبيل برضه وصلنا بضلح الحامة ده مهم ييجي العين ايه ييجي مرة استحمى كده فطول الشباب تأسل عليه فيلالي مثلاً الصي الشمال ايه ده بتقول لي كده انا حاسس ان مش حاسس بالميه هنا قوي ما يبتدي يركز بقى معلش يا دكتور انا فعلا مش فاهمه مش حاسسه مش طبيعي اه يبقى هو عنده هنا السنسوري رود تعقيدي 10 ده الهامبلايكس ده يبقى انا لازم انا ان شاء الله هنساكم حاجة اسمها الجريماتو كل حته يقول لي عليها سنسيشن في جسمه هحدد لك سيجمنت رقم كام لازم اروح بص على قولوا متسيب من تركهم كذا فيها حاجة وأنا كذا في ناس كمان ساعات بتستعمل سؤال غريب شوية اللي هي كمان بقى ترى بيستحمل الليفة والليفة كده مش على جسمك كده أوكي بتحس بالليفة كده يعني مش على جسمك كله تمام يعني فساعات الواحد برضه هو بيتليف في ناسها فجأة الحبشة تليف وما ليه ليه فكيف صامن يتليف كده وعندك؟ ايه ده دي دي في ملهعني على الورد دي بلل دي مش مظبوطه اه طيب تقولوا له ايه بقى يكمل لسه بقى كده يعني مفيش فيش تنميل تنميل او خدران في خدران في ايديك ورجليك التنميل يعني ايه تنجلن والخدلان ننبس إيه الفرق؟ الفرق إيه؟ ولا؟ مش إحنا كلنا رجلينا كده نملت صح؟ لما تيجي رجلة كده بتقول عليه بتنمل بتحس بإيه؟ أحكتين بتحس إن فيه حاجات عملة تشكشك فيك كده مش كده؟ إيبر إيبر كده أوكي؟ كتير الإيبر دي دي اسمك تنجلن تشعر ايضا ان اللورلينب عندك تحس نوها تقيل وتحس نوها كبر كده وتنفخ تحس نوها رجل ورمه وقبل كده اوها تموت قيله ده النم بمصر اسمه خدلان قولك رجل خدلت خرباك من المعاني دي يعني مفيش تدميل او خدلان او شكشكة كمل او ضعف في الاحساس في اي حتة في قسمك يعني انت اصلا انت بتحقق معاها طب اللي احنا سألنا عليه ده اسمه ايه ده اسمه صوبارافيشا السنسيش طب نسأل بقى عن الديب سنسيش نسأل ازاي ها. انتو بتحسوا بالأرض وانتو مشيين اخبارها ايه نشفة على طريق نشفة وده عشان الاستابلية بتاعتك لو الأرض عندك طريق كده هوت عشان كده انت ما تيجي مثلا تعال كده تمشى فوق مرتبة سفين كنت ماشيك نفسك انت ايه يعني ممكن تتقلق لكن الهار فتقوله ايه حاسس بالارض ماشي تحت رجليك و ايه كمان ايه كمان تقوله ايه لو غمضت عينيك او النور اقطع تقع دي اسمها ايه دي؟ رومبورجيزم متعلمين حاجة في الأنف وأذن مين اللي بيدينا الاتزان مين اللي خاليني واقف كده ها وقف على حياته ها أولاً الانر اير الديستيبلر سيستم ده مهم جداً سانير الديب سينسيشن سليزن عيني ثلاثة خاليني متظهر طب انا محتاج كامل الثلاثة 3 مينيمم 2 عشان كده كلنا لو النور قطع يبقى تديني يا ما فيش ظلام رهيب لا برضه هتعرف فين رجلك وهتعرف فين دماغك ولا يمكن هتقع خلاص كده لا واحد عنده ديب سنسر لوس ده عنده ديب سنسر لوس يبقى هو معتمد على مين دلوقتي على عينه وعلى الاي فراجل ماشي وراجل ماشي كده حتى في الشارع وشارع داخلي والدنيا شدة وعتمه اصلا خلاص وراح النور قاطع بقى يحصل إيه؟ هو مش بيترنخ في الأرض بقى عارف يحصله إزاي بقى بص اللي بيعمل كده خلاص يروح بيت ويروح قاعد في الأرض لا قاعد ليه خلاص عشان ما اتكسرش وافضل قاعد ساعه لحد ما ربنا يساعي نوري ما يجي بقى, بقى اول ما تيجي قال لي بقى دي نقطه منظر كده ديسما رومبر جزم مش خلاص بقى نور قطع روحنا مين هو ايه لا يبطل كده يترنح لان هو مش عارف مش عارف ده خالص فين وشي فين رجلي انا مش عارف انا فين دلوقتي يكفي يا طبعا تحت ارض بقى طريه والدنيا مش هيروح ديسما رومبر سفنكتر الاستنكر دي احنا لسه بندرسها بس هنقول سؤالها لحا تقول له ايه بتتحكم في البول كويس يعني بتشعر بالرغبة في التبول كده بتحس برغبة التبول اه طبع. مفيش كده مرة البول سباك ساعات البول يسبق يعني ايه يسبق كل ده بندرسه بقى ان هو ايه لما يجيله ديزاير وهو رايح على دوره الميه تلاقي البول عمال يعمل دربلينج خلاص طب ما حصلكش مرة احتباس في البول وركبت أسطرة يعني ريتنشن بس دي الاسفجر نقوم بصفحة هتلاقي صفحة تسعة هايكو سالانيك موني ستيشنز فانت اكتب بالعربي بالعربي بالعربي بالعربي ايه تقول بتاكل كتير بتاكل كتير عشان بيبعدون بوليفيشيا بتتبول كتير غيابيت سيمسيبتلس بتنام كتير إمام على روحك بتاكل كتير بتنام كتير بتتبول كتير دي هيكو سالميك منفستيشا ده الحتة البيضة دي انت ما زودها يعني مثلا اي جي انت حاسس بايه؟ انه الحالة مثلا فاسكولار وانت شاكك في الغار هو اللي عمل العملاء السوداء دي يبقى انا باسأل هنا عن الكارديو فاسكولار سيستم طبعا الكلام مش بالدرجة دي بس يعني بفهمك قولك يعني دايانج بيرسون مش كده دكتور كده بقى ايه كده بوست دايانج مش كده رجاله ويمكليش يعني أكيوت أونسيت كنت قلت ان ايه غالباً إيمبوليك ايه سورس اوب إيمبوليزم في هذا الشخص غالباً هار كان لابد انك انت تسأله عن الكارل ياسمتون ما سألتوش بدي حسابي انا بكان على البوست انت مش هي حساب اغلق زي ما انت عايز مانيا بكش خلاص برضو حاجة تانية ايه رأيك مثلاً لما تبقى الحالة انها شاكك في البوطس شاكك في التيبي اللي عامل الحكاية مثلاً يعني طب ليه ما سأل وحكسها يعني العملية مش طاعة داسها بقى يعني مسأل يعني مجرد كبه examination general examination general examination كالموع تالت عارفين اللي هي زي general condition مش عارف بيه بتقولي vital sign بتقولي complexion المشكلة الله طب في واحد عنده جوندس وعنده مشاه نشوفه واحنا ماشيين في منهاجنا يعني مش عادي ويا ريت في بقى كمان عيات مثل الحلوين قوي يعلق جزء من الجنرال ايجزاميناشن اعرف ايه؟ هو الهارت ايجزاميناشن والأبدوم والتشيست بالنسبة للنيورو ده جنرال طب انا اشوف الهارت ايه ايه ايه والسكرتاشن نو ميرمارز نوح دي شمال ساوند التشيست كلينيكال فري يعني اكتب للجمل دي عشان تماني ما كنت اواتي حلو الهارت تقوله ايه مثلا No additional sound or mere parts. Elicit. free. Intresserad att ta med er. Elicit. Bås. Än det är på det oskulteisen. Och jag ska se med dig vad Jag är inte här det. Och det för den كجنرال إكسينايشن أهم حاجة إيه في البطل ليبر سبين أسايتس نور جانونيكا ليور أسايتس بس خاط شكراً شاطوبة تقولي الكنتور والديفريكيشن <تسخط> إيا بابا ده تتكلف إيه إحنا في نيورو لسا طيب دعا يا راسيكي نخش بقى نيورو مينتن يعني قليل من ميني الورينتيشن الميموري وطبعا مكتوب كده في سطحة 11 مكتوب الميموري هنا لما بتقل بنسميها الأمنيزية وفيه أولاد الميموري for recent event دي مشهورة في مين؟ مشهورة في مين دي؟ اللي هي في الناس اللي هم الـ old age الناس اللي هم عندهم مثلاً زي السينايل ديمينشي مش كده اللي يعني حتى يقولك إيه يبقى فاكر وهو في ابتدائي الأحداث لكن لو قلت له التفتير الصبح ما يعرفش مش كده ريتروجريد جريب اللي هي loss of remote events فيه دي اللي هي حط عليها اللي تحط عليها قوس جانبي. يتحط عليها قوس جانبي اللي هي اسمها يا دكتور كونفيرجن رياكشن. تعالهيستيريا هل تعرفين يعني إيه سير كمسكرايب الأمنيزيا يعني المريض ينسى اللي تشينفول سيتيويشنز يعني مثلا واحد كده فيكو واحد فيكو أو واحد راجل عظيم بس هم النوع اللي هو المتكبر والعازم اللي هو صفة سيئة جدا وأنا هكلمكم الحكاية دي في الأواخر لما كلمه صناعه اصلا شفت الدكاتره ان هم تاليا مثال قدام عيني ما بقى وساس وانا درستهم فاهم ازاي في جود برسنت بيتغير ثاني بيتحاول بقى ان هو ان انا غير العالم دي خالص وانا بقى بريستيجي وانا منظر وعايش في الدور قوي وقارن قوي فده ان شاء الله في بولغ مستنيه في الاخره فدي صفه وحشه فاهم ازاي عشان ربنا بقى بيحبه فربيل حاب يدي له درس زي هو سيء عربيته وماشي وزي الفل ويقارد الهد ما عليك في ناس كده صنعين سيسمة السيئة دولة جدا فراح زي ما تقول واد كده سواء من كواس زي ما تقول هو حتى نفسه ماشي زرحان في يعني ضرب يعني بيفكر في حاجة ولا بتاع فزي ما تقول هو كان هي ايه كان هاي بطل ميكروباس او ميكروباس هاي بطل موم الميكروباس شاتمه او هو شاتمه المهم راح الواد بتاع الميكروباس راح نزلنا عليه وراح وقفه نوقافه راح شاته من العربية وراح راح رنه عاله بص هيترن عاله بص هما 2 minutes مش هشوفك قدامه بعد كده الواد الميكروباس هيحصل له ايه هتيجي البوليس وهيبهدين و هيتسجني عن تأبيدة مش كده بس انت اخذت حددين عاله مش الهدد اللي بتاعتك بقى كلها طيب احواله يعني فهو هيعمل ايه بقى العقل الباطن هيخدمه خدمة سير كامسكرارد امنيزيا هينسيه هذا الحدث مش هيفتكره مش هيفتكره في الفترة اللي هو اسعلان فيها على نفسه لان ساعاتها يعني اقول لك الحاجة لو انا جيت كده معلش يعني وروح تماسك واحد فيه بقى وانا وغلط فيه وبادلته متكامل خالي القعده دي هو هيخسر ايه الواد والواد عيني طب ليه يعني ليه هو كده عمل فيها كده ليه وعاني يروح البيت ايه ده الحسه دي عايز ترتاح ايه اللي حصل كده بالتالي اضطرب على اجنده مرمق بين الارض والشعره يومي عيني العقل هو مش قادر يتخيل يتخيل هو بيحصل له امنيزيا ويرفض كده شهرين ثلاثة نازل موضوع لحد ما النيران اللي جوه ايه تروح بعد كده هو يرجع على الحدث وهو بقى إيه فراس بقى عادي نسي بقى الموضوع فتلي كده راكب على وماشي مشي ولا كده بس أنا خدته يدي دينا على الأعلاف تكون يعني في ميزان حسنة أكتر شهور هي دي المعمل سيركامس كراي من نيجي نقول هنا طبعا في أسباب لأنزيا إيش مو بالكلام ده ما مش العراب ودي الكلام ده كله جاي في سايكلي كله جاي وهي جزء في السايكابري حلو إن شاء الله انزل بقى سيبها بالإنتليجنز بقى بتاع تعالى يا جنين الباقي ده كله إيه بقى بص انظر شيت سايكابري هو ومذكرت سايكابري في الآخر فيها شيت بقى إزاي تشوف الوريينتيشن وإزاي تشوف, تشوف الميموري وإزاي يعني مش عالي حد فيه ببص عليها ولا قبل لما تقوم عربي كده أنا عسى أقول هذا الكابري ونتخدش دقيقة يعني هتخدش معانا اللي هي إن شاء الله نيجي بقى في السبيتش اجزامينيشن في الاسبيتش هتطلب من المريض ايه؟ هو يقرى الفتحة كنت بقوله اقرى الفتحة وخلاص في نيورو فيه فيه طريقة تانية؟ بس على فكرة انت ممكن تستشف في الاسبيتش بتاع المريض وهو يتكلم عنه بس هو هي المضب تاعت الفتحة هو يتفئس لما يعني يقرى حاجة ورا بعضها. ساكساسيلي يجوهم يباني الدفكت اللي عنده يعني هي دي بس اللي هي النقطة بتاعة الاسبيتش طبعا وفيه بقى الافيزيا سينسو الافيزيا وفي موتور افيزيا ان شاء الله انا هن انا عن هذا الكلام ان شاء الله التسارسيه طبعا دي هي المهمة التسارسيه عنها يعني هو مش يجيبك واحد عنده افيزيا قوي وحاجات زي هذا اهم انواع الافيزيا هي الموتور افيزيا اللي اسمها البربل أفيزيا اللي هو بنكوسين إكسيبريسيب أفيزيا يعني المريض لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بالكلام ده اللي هي أهم أنواع الأفيزيا اللي انت مفروض تبعوريينتل بيها أما خلي بالك يا دكتور الأفيزيا اكتب جباه العربي هي صعوبة في التخاطب المخاطبة هو لما اللي ماجه أكلمك إيه اللي بينا إرسال واستقبال أنا بأرسلك بإيه؟ بالـ spoken word بالبوق وممكن وممكن لك إن أنا أكتب على الصفور ده اسمه إرسال خلاص كده كتور أنا ممكن أن عندي مشكلة في الإرسال عندي مين أنت بقى تستقبل استقبل بإيه؟ auditory و visual auditory بقى تسمعني كويس بس مش فاهم اللي أنا بقى. ممكن إن أنا أكتب على الصنبورة أو أرسم رسمه على الصنبورة أنت مش قادر تفهم إيه لما حتوضها يعني دي حاجات خاصة بالأفيزية إنما التسأرس ده نكتب بإيه إيه صعوبة في النطق قلت لا هو كان لسانه تقيل يا دكتور يعني أنت تحسن هو لسانه تقيل بس أنت تقدر تتكلم معاه وتقدر تتفاهم معاه وفي طبعا بقى في كذا سبيتش الليرد سبيتش اللي هو ده يعني عبارة عن إيه في البريميدالدريكت لجن و برضو لجن في الاسبيتش المسلس مش لازم دي يعني هي دي لور موتور نيرول لجن في الاسبيتش مش مهم يعني المهيم يعني انا تماما شهورة جدا جدا في الكرينيال نيرف 12 و الكرينيال نيرف 7 و السلير يعني فيه حروف بتوع من المريض حروف واع يعني يتكلم زي الطفل يولا عبية العبية دكتر كده مش العربية العبية كده اثنين ازاي؟ معنى كي تقول مثلا فكه الحمد لله يا عالمين أحمد للحين ما كونه دي عمالي يواطع في حروف زي الطفل بالصبت اللي عنده سهل سنين كده وانت عمال تقوله إغرى تلي عمال إغرى وعمال انت تبحك على إغرى الحروف اللي بتقع إنما الاستكاة والسبيتش بغازها السكران كريم زكي سكرام انا عايزك زي لو بيسمي الـ speech بتاعه اكس بلسيف زي اي واحد سكرام انت عارفه ايه ده دلوقتي سكرام ولا ايه صاحبنا اسمك ايه محمود عبد الرحيم تشتغل ايه انا عبر انتك بشتغل بص ده صار خلي بالك فطبعا الجماعة التاكسي كده معين التاكسي بيبقى درانكن جيت ليه ماشي ايه درانكن كده فراح مسكين مرة ود بالعينين بتقول انا كده اطبال حمو يعني وكان دايما نحكي هذا القصة وكان راجع متحصة في جو في الليل اتخذت ونضوح بقى بالليل فزي ما تقول الجماعة اللي هما كانوا الليل في فدوده اللي هما اني وانا شرطة وانا ع يتطوح كده في التكروسة كران هيميله له محضر خد يالي ايوة فاندو ايوة فاندو اذا انت سكران لا فاندو ما هو يأكل فاندو فطبعا مدينو على الاسم طبعا اخذوه على الاسم وراح راحل له الزابط ده مش حافيه طبعا ده محضر سوك اسم سوك من كده سكران ومشي الشارع زي طبعا ايه حد ضربه العين احمد ضربه يا فندم هو ده استكاتو سبيتش و 600 تاخير بوليس بقى يعني ام الحقيقه حاطص دي في الحد طالع جاي الصبح يقول ايه هاتوا الوجبه بتاع امبارح كان صرامه اه المفروض يبقى ايه فاهم برضو نفس اللي من انا بقول لك يا ديستكا سبيتش ما هو مش فاهم طب راحبابين الدكتور طبعا يعمل له تأرير طبعا مئة تكسير فكلم هو بيقصوته مميز المناطمس معروف طبعا ده هو بيتكلم على وكيرة واحدة الإجزالينيشن الليقوله فاكتوري دير احنا مش هنوبر نقول تفاصيل إجزالينيشن هقول هندس بسيطة نوعبا بنعملها مع العينين بس رابد لي كده والفاكتورين ايه؟ هتشممه في مناخيره ايه؟ حاجة مميزة وتبقى ايه؟ مش قاركة نختار مين؟ اه في عندك بون بون، نعناع وايه كمان؟ كفاء بون ونعناع وتشممه كل ناحية على حدة وهو مغمض ايه؟ غمض عينيه وتقول الشامم هنا ايه غمض عينيه وتشاممه الحاجة الثانية في النحر في ناس بص كده غمض عينيه شامم البن الزباق الفطر طب في حد مرة في اليورو قال لي نفسي حد يقول لي يمكن يتقال برضه في ناس يقولك لا مش بون ولا تشمموه النعناع ده كلام فارل انت كده بتعتمد على الإكسپيريينس ممكن البرين بتاعه ما عندوش الإكسپيريينس بهذه النقودة طب حد في الدنيا ما يعرفش البون والنعناع يقوله اه ممكن طب الحل هي فيه في الناس دي تقول لا انت مش بتختبر قدرته ان هو يتسكريمينيت الأوبر انت بتختبر يميز البوضر الحلوة من البوضر الوحشي وفي ناس تقول كده طب وعدين يا باشا نعمل ايه او انا هجيب لنا انا بوضر حلوة معاية في الامتحان برفان. وشممه ايه البوضر الوحش انا هجيب له أنا في ايه هجيب له. له ايه هجيب ايه رد علي ما ايه ما يرادش يبا انت سنتر اكسنترك ياسعلك باشا هجيب له ايه ما فيش الحاجة واحدة بيباري. طبعا في ناس كانوا سعاد بيختبروا الأودر بالشراب نسمينه لشابونه شراب طبعا الشراب في عيد ممكن يأثر على الأبتك نير هل أنت ضيعت الأبتك هل ممكن يأثر على تريجيمنا أريتان فرضا من الاعتصدتها مع نفس الفكرة الفلفل والشطه ممكن اشيلهم وده بيعبوا ايه هيجيريتيت هي الترايجين عشان كده إيه؟ أنا عايز حاجة فاميليار معروفه نون ريتال عشان ما تعملش سيميوليشن الايه الترايجين الاوبتيك طبعا بقى الفيجن <تصفيق> اكيوتي هنشوفها مع بعض كامبينج فينجر <تصفيق> والكلام الفرق بتاعك ده اهو والفيلد أو فيجر اللي هنشوفه ده بقى هنعمله على العينين بقى اللي هو الكونفرنتيشن احنا مش هنقعد نتكلم هنا سيبك منه خالص انا باين مني في ايه الاجزيبنيشن كلام مكتوب يا بابا مش قاني انا هتعلم الكلام ده وانا هقعد انا اقرأ وبعدين طبعا بعد ما بنشوف الاوبتيك والكلام ده هو عندك بال اوكيولوموتور اهم حاجة في الاوكيولوموتور والحاجات دي صفحة 15 الاكسترا اوكيولوموتور مصري وتكتب ايه؟ حرف الـ H في الحرف الـ H يعني هفكرها كبير سرعة عنك انت يبقى اصل كام ده مع الحالات هو ده بقى المزاج بقى ايه يعني. يعني ما تقراش يعني العين هو يحط يده هو على عينه كده اهوت كله شايف صباع على ايوه شايف يمشي مع صباعي كده وعينه هي بره هي معقومه وهي بره ينزل تحت وبعدين كده في النص ما ينخش ميديا صباع عشان يطلع يعني نفس حرف اتش وننلقى فيها نقط نتكلم نتكلم ده وبمزاج وتعلم ونشوف القصه كترايجينال نفس الكلام الموتور الموتور اللي هو المسل طبعاً انت بتحط هنا ايدك فين؟ على العضلة يعني تقوله اين هو فاستيكتر كده جانب الموتور تقوله ايه؟ تقوله جز على سنانك ويسيب جز ويسيب مش جز وبس لا لازم يعني كده كده يعني. و ايدك بعد علي مسيكا صح؟ وفيه طبعا عضلة اسمها الكريتوري وهي عضلة صغيرة الحج وفي ممتال قول ما تقدرش عليها ابدا سبحان الله تحط ايدك على دماغه تقول لي افتح بوءك وتحاول تكفي له انت بوءه ورصب عنها ورصب عنها حاجة بوءه عضلة عرضي الحجم ما تقدرش طبع في بوءه خالص وهي عضلة صغيرة نشوف ان شاء الله الجوري فليكس يعني مادئين اللي هو هحط اصباعي هنا على الجين وقل له افتح بوقها خفيف وابرب بالهمة نورمالي في ايه؟ مفيش حالة نورمالي ايه؟ مفيش حالة لو جد درقه وراح اقفقه قافل يبقى الجوري فليكس بوستر. فانا هكتب تحت كده هو Postive jaw reflux You say you Och han vet att det är en Men vi ska göra det här jaw reflux You say Bilateral Tramidum Teret Lesion Above Living. Of oh. رايجي من النيرف نيوكلياس اللي هي فين اللي هي بين و في البونز على السلسل البرد تكت تقول ايه تكت على السلسل البرد تكت الجمه تقول ايه شمال يمين فوق تحت من بره القوة تبا كده شمال يمين فوق تحت من بره للبور هقوليه لك عليها بسرعة كده وإحنا بقى مع العينين بقى نبرد بقى نين لحد ما تلافسك الـ Neuro Examination ده بقى إيه؟ ماشي بتمام شمال يمين ههو بالعبرد الشكة دي زي دي بسان ميكوه سان مكزيلة زي المكزيلة منديبلر إيريا زي المنديبلر طب فوق زي تحت كده وهنا زي هنا زي هنا كده طب من بره كله زي بعضه كده كله كده زي بعضه كده اشمال يمين فوق تحت من بره لجوه وهنستمر على كده نيجي بعد كده هو الكورنر ريفلكس لمهمه قوي يا اولاد الكورنر ريفلكس الافرد 5 والافرد 7 افرد 5 والافرد 7 كده يبص في خطأ فادح في الكورنر هو بيشوبه بتعمله ازاي طبعا العين نايم اهو يبقى باصص قدامه انت بتبقى قاعد جنب بتجيب ايه قطنه وتبرمها وهتحطها في عينه يبقى لازم تبرم القطنه مش قدامه صح كده ولا لا يعني مثلا عين نايم كده اهو اهو دي دماغه دماغه ايه ودي رجله وانا معاه بقى القطنه أفلاً سيك من الغطنة بقى جداً بقى <تصفيق> يابين بقى في عين طبعاً المريض كده هو بص قدامه هتيجي انت بقى الجنب مش كده لازم تيجي من الجنب حشان نشوفكش بس برضه لما تيجي من الجنب كده هبتده هو ايه؟ ايه ما بل من العينين هلو هنا في العين و... فيجي الأستاذ بصولا كيه يعمل لي الكورنة بس فيشوف بقى إيه اللي حصل تيجي انت بقى تعمل كده اوه تقرب يروح هو ايه قافل عينه ما عم تدود بطريقة طيب يعملها تاني يروح هو قافل عينه قبل ما تروح له يبقى انت ايه انت شجال غضب انت خليته يشوف دي ايه فبقى الحاجة تانية لازم تودي عينه فين من ناحية العكسين يعني أنا المريض اهو أنا المريض هو كده, ده مش شايفة كده. بقى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 بس هو دي يبقى خلي عينيه بص على الناحيه اللي متعاكسه وخش متسحب بالمسمار مش هتشوف المسمار برده دهب المسمار في عينيه وجالي ما هتشوفه طبعا الفيش بقى عادي هنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل كلنا عارفين بقى الفيش بضر عينيه الجامد اح اللي هي غور ديكريت صرع جامد تحاول تفتح عمر عارف الواد اللي هو ما بتحط له ما تعرفش تفتح عينيه خلت عضله بالتكاد وتفضل لحد ما ايه خلاص كده عادي بقى تحاول اللي هو الايه الباكسينيتو توتوستوبيد مريض سنانك فوربيكيولاز ايه اولس يبقى تاني أوروبي كراس وكيولاي زرعني تحاول التحوات وزرها جامل في الهيان عب بقى كهوة واتدوس بقى سنين. وريني سنانة في برضو عضل اسمها ايه اه اه دي اسمها ايه العضل بقى السنين ريتراكتور ايه انجيولاي ريتراكتور مش كده هو اللغة طب فيه على أسماء أوربي كولايز أمه يصدق تعالت ايه طب انه هو يصفر بس لا مش لازم يصفر لا الصف مش لازم مش لازم يصفر هو, هو طبعا سفر لا هو يقدر تقول له ايه ضم بوقت وانفخ هوا فوقك كده مش لازم يصفر بس يا ولد يا كونتا نيدي بعد كده هو السنفري بار هتشوف التست ال التست تشوف ايه بقى تحط مرة ملح مرة سكر ايبقى احنا المفروض معنا في الامتحان كيلو ملح كيلو سكر كيلو بون كيلو ايه ايه مال احطون في الآخر اللي كنت ديهم من المنتحن ديهم من المنتحن وكتشاكر يا رب المنتحن وكتشاكر تحمل الحاجة على العربين السماء لوا انا حب ان تحن الحالات النيوه واصفة كيف ان يقوه قوي البديل اللي هي ايه؟ في معل بتاع اسمه الكلابيلا ريفليكس ده مشهور هنبقى نشوفه بقى على العينين. كل ده وصف كل ده هنشوفه بالتفصيل احلى اللي عندي الأناين واجب المباراة كده تعفين عطور تخبط في الحدة دي اللي فوق دي اللي هو فوق في النص كده بس تخبط لحد انت تخبطه كده خمس مرات اول تخبط يوحقا في العنين التانية يه في العنين التالتة المريض يه في العنين الرابعة تلاقي عينه ما تفتش خلاص ده ده اسمه نورمال جلبلا مشهور قوي سبعة سبعة أفرم سبعة أفرم سبعة في مريض تبدأ قاعد على الصبح بقى تبدأ تخبط له يأفل تخبط يأفل يعني يخبط يأفل للصبح بقى معه كده هو ده عنده إيه؟ فاركنسونيسي نو أدابتيشن الـ هنسيب بقى القصة بتاعته دلوقتي أنا بس يعني هميني اختبار السمع وانا لو عايز اختبر السمع اختبر ايه سيبك من النيور وشوباخ ايه ده الشوكر اننا اهم حاجة فيها ال Vibration Sense ونشوف زي مستعمل لكن هو عادي عملونا رينيو بتاعه ووطر ايه ده هو عادي عامل هالو كده وحفظه ايه ايه ده يربط الحاجات دي ايه عماليش اما انا بس ام سؤال في اسم النيورو بيعملو الحاجات نيه وطر وشوباخ ولا بيستعملوا الشوكر اننا لأجراض اخرى من الويبر وشوها ده أنا ما بعملهاش خلاص برايبة عند الأب يعملوها فكده هم عملوها حانا نعملها أنا لا أنا خلف الخلال دي مهمة مش مهمة خلاص طب بنختبر السمع ازاي؟ بطريقة راف حد يقول لي أي اختبار؟ اه يعني ممكن تقول تيجي تيجي عند وده الشمال وده اليمين له الكلمة اللي هقوله هالك بالهامس ترددها تبا جايك ده هوا تقوله ايه مثل ايه 29 رقم 29 29 29 انا زي 3 اي حاجة في ناس عارف يعمل ازاي بص عارف بصابعه دي كده يقعد يعمل ربي بصابعه كده عند وده هنا زي هنا كده حاجات بسيطة ديري سمبل اقدر انا اعرض ان انا مش ضروري قوي جلوس فرينجر بقى في عندنا اللي هو ثلاثه ريفلكس اللي هو 5 وعشرة وفي نمره واحد ده شاور على نمره 1 اسمه بلاتا موجب بلاتا الموج اللي هو ايه دكتور اول بلات الموف منت النمى هفتح بق المريض وابص على اليوفلاء انت شوفها عندك لما تفتح بقك يا واد هتلاقي اليوفلاء بتاعتك عاملة ازاي Centralized وبعدين قول اه ماذا يحدث هتلاقي اليوفلاء تطلع لفوق برشاقة كده اه لدي في عضلة هنا خلي بالك وفي عضلة هنا العضلة اللي هنا بتجيب اليوفلاء كده والعضلة اللي هنا بتجيبي اليوفلة كده المحصلة الى اعلى خلي بالك طب لو الناحية دي بارالايز خلي بالك يبقى مفروض اليوفلة تروح عند قاني ناحية الهيلسي سايد فساعة واحد كده قلت لا اليوفلة بتاعته مش مظبوطة اه تعمل كده اه مهارة سويدة ده بتروح ناحية الهيلسي سايد دي سبقى بالات الموفمان داني مراحي البالات الريفليكس ان انا هلمس اليوفلة هلمسها هنشوفها ان شاء الله الحاجات دي. لما تيجي تلمسها هتلمسها بكامل بيكرينيا نيرف خمسة هتلاقيها تنط الفوق وتفضل سنترالايز بيكرينيا نيرف عشرة يبانا هتبتح بقى وتنور طورش وتيجي كده بالتونج دي بريسور كده هو تحاول او ساعات في ناس ايه بقى ان شاء الله بظهر القلم حتى ويروح لامس ليوفل ليها تلامس نطق لفوق وتبدأ سينتراليز. انت لما استعمل خمسة نطق لفوق عشرة. الفرينجيا الفليكس برضو مميز له. ازاي اليوفلا بتاعتنا مين اللي وراها؟ الفرينجيا. وين الحيطة السادة الحمراء دي؟ تروح تفتح بقى العيام وتمسك الطنجر دي بريسها كأنك راع لليوفلا كده هو. وتيجي تفوتها وتروح لمس الحيطة اللي وراها. ده الرجل عمل ده اسمه جاج يا ده يا ولد انت طبيعي فايه يعمل الجاج ريفلكس ده تسعة وعشرة 10 حاجات دي مهمه وطبعا كبدا تقولوا ان شاء الله الاكسسري بقى هتقف ورا المريض وتقوله له ايه ارفع كتفك لفوق الاثنين تحط ايدك على اكتافه وتقوله له ارفع كتفك دي يعني عضله اه وترابييز فعيز تلو مستاري هاددأناك كده هاددأناك كده وبص وتحس العظم هاددأناك كده وتحس كون ده هنشوف بالتبصيل بعد كده هو تسيب الكلام ده كله ونسيب صفحة عشرين نستجنس وأنه نحو سيب وانجب مجموع من سيب سيب خارس يلاك دي حاجة ده ليجي بقى حبيبي بصفحة واحد ورشين من تحت examination of the motor system اول حاجة inspection بشوف الوستل وبشوف الhypertrophy ما تقولش يا دكتور اتروفير بتقوله اتروفير وفي ناس يقولوا disuse atrophy ما فيش كلمة في النيورو اساسا اسمها disuse atrophy بص بعد بتعطير كله يوضع تهل الصبح في كل حالة ومين اللي عمل كده هو اللي بدقسانا هو اللي بيقول لكم الكلام ده حاجة غريبة يا دوكفر ما علينا نيجي يا جميل بعد ما قلتها فاسيكيوليشن صح حلقة الفاسيكيوليشن بتشوفها ازاي تشوفها الاول and you can induce تعود و تضربه بصباح بعض كده اللي بتضرب صباحة كده او كده اوات في العظلة بتفضل تضرب فيها كده او فكان العظلة طول تلعب كده هتشوف الحكاية ان شاء الله في مرض مشهور اكتبه جنب الفاسيكوليشن اسمه المرض اسمه ايه موتور نيرون ديزيز وجنب كلمة فاسيكوليشن يا ريت اكتب فوق عارف انت بس بعد ما نخلص النيو نظري هتلاقي كل الكلام ده كله مش ليه لا سلاسه كده يعني نتكلم هنا مرة ونرجع نعيده تاني وعلى عين ثالث عشان يبقى في الاخر تلاقي الدنيا اتظبطت كده ان شاء الله هنقول ايه فوق يا بابا الفاسيكوليشن اللي هي الباسولوجيكال بتبقى نتيجة بإيه كورانيك إريتيشن أوف أنتيور هورمسك كورانيك إيه إريتيشن فلانتيور هورمسك خلي بالك، اللي هو مرض ايه ولا مقصيم هتقول موتور Neuron Disease كل ده هندرس موتور Neuron Disease حباك من هي ايه بص Chronic Irritation مش حكيوه مش حكيوه ديستركشن مثل بوليو تنزل تحت شوية Examination of the Muscle Tone فتكتب من أسفل إلى أعلى يعني نمسك كده ايه أنكلها ثم النيه ثم الهيب كده ثم الرسن ثم الالبو ثم الشولدر كده من است يعني من ديستال للبروكسيمال مبتدئا باللوور ليج مع المقارنة ازاي ما ده يعني ال بيه دي بي لان احنا اول مره ان شاء الله الاسبوع القادم خلي بالكم عشان ما ينساش طبعا الحصص بقى اللي هي بتاعة الاسبوع اللي جاي بقى الحصة بقى فيها نيورو ده الاساسي وطبعا في شوية شاست على هارة تعاله. على قبل ومن على على خلطة وبصير في الاساسمنت ويدي حتى بقى نموت في الاخر ونخلص حالات النيورو هتبقى الحصة الاولى هيميبليجيا بربليجيا وهتبقى في two models من ده two models من ده فانت تعمل ايه بقى؟ شبوات جذع كده ها تروح قال لي الهيمبليشيا كده في نص ساعة والبارابليشيا تلم كفايه اللي احنا بننام وثاني جاي لي في فين هنا ومعاك النظري النيورولوجي ومعاك البتاع دي تاني حلو كده دوت ونقعد نفكرك بالهيمبليشيا سريع كده واحنا طالعين للعيان ناخد اللي اسمه هيك من واحد ونفحص وهكذا فرابليجيا فكرت خلص تروح مراوح قريب كمان مرة وبعدين كده كفاءة خلاص بقى كده يعني لا داعي تران خلص بقى تاني خلص لا خلصت لها مضوع نتعلم ايه اللي هي فرابليجيا والفرابليجيا ما فهمش حاجة انا مشاهد اني فيهم حاجة تنساك ده لما يعني ده احساسي بس طيب ده تقولوا برضو ما تنسوش زمائل كلهم قصة ابو بقف هم طبعين كده مذكرة صغيرة قوي فيها امتحانات في السنة اللي فاتت دور اول ودور تاني بطنة واطفال بتاع صغيرة كده اوت وقتبقى موجودة نهاردة وقتبقى موجودة دائما في صباح الدين برضو بتاع بصي دكتور بصي دكتور خلي بالك بصي موضوع الامتحان اصل امتحان منظام الامتحان, الامتحان. بصي الدكتور منظام الامتحان بكي على عندنا وراسنا كاني ماني بتاع وكل سنة النظام يغير ويقلب ويرجع ويروح ويجي احنا شغالين يا ابني طول عمرنا على أواتيرها واحدة فانا زيبنا زي اشتغل وانا اعمل اللليك انا جدت اتخش الامتحان وربنا ان شاء الله يوفقك ازاي؟ معروفش فانا زي لكن احنا مش بدون نحط استراتيجيات معينا عشان نواجه التاب من ديريكشن معين لا احنا بند المدس من الالياء وبودكك ورح رجيك وانت بقى هتخلص لوحدك امورك مش شمال جه يمين فوق تحت ولا يهمك بس انت اسمع كلامي بس عشان تكسب وخلاص طب هنعمل ايه ما تعملش حاجه ما تعملش حاجه انت بس في الوقت النصيحه النصيحة يقول اللي تعمل ايه اللي بتاخده بديل اقرا لو عندك شويه وقت فراغ ان عفو طبعا عشان من العيش وكده برضه يعني اخبار القديم دي ايه ده اللي انا اللي عليه اللي بقيت هو القديم يعني احنا احنا المرحله دي هدي المشكله أخبار الليفر ايه؟ ايه أخبار الـ chest؟ ايه أخبار اللي هكذا يعني وانا على فكرة انت تعمل ايه؟ يعني بس ان شاء الله حتى يعني اتراجعهم يعني اقول ايه؟ ان شاء الله اتراجعهم مع السي دي المراجعة ما تقول تقالبهم بصورة ما تقولش تقرأ بيهارد بس يعني اذا عندك فكرة وبعد كان إن شاء الله عشان من يجينا يعني, يعني نبدأ مسيرة المراجعة إذا بقى ربنا هيا موفقنا بقى أنت بس يعني في فكرة جيدة مش معيش فهو ده المطلوب منك حلال كراءة الجديد والجديد في الوقت الحالي مش كتير عمر الجديد ما بيقى كتير نحن بنمشي بريد معايلة من غيروش وعمره وانت خدت إيه جديد الإسبوع ده هين بليجيا وهور بليجيا انت نروح زكيرهم كده ده لو انت ماشي معايا وبكالنا عن الناس اللي الناس أسويق ماشي معك مش بيجي يقطع شوية ويروح شوية ويغيب ويرجع انت ما ينزقنيش وخلاك نقول انت كل واحد انت عارف كل واحد انت يابني ما بيجيش انت مش ملتزم تسأل لي ليه بقى تسأل لي في ايه صح ولا ايه فدي انت بقى تعمل ايه خلص الجديد بسرعة ويمسك بالقديم وقعد كده لطش فيه خفيف وخلاص وعينتوا عن دوكو برضو مشيتوا معاكو ديفرسون ام سي كيو ممكن ايه؟ شوان تلطيش كتبه؟ هتقول بس يا دكتورس يا حبيبي انا بقولك هو ديفرسون ده او مثلا الكتاب في كتاب كده انتو اتخذوه برضو عندي فيه ام سي كيو مش كده؟ ده اللي احنا اللي نمزلينه احنا ده اهو ده حاجة يعني برضو امتحانات سابقة و... وامتحانات معدلات وحاجات برضو الام سي كيو غلط منه ايه؟ ترينين مش هو أسوء هيجي منه أو مش هيجي منه يا دكتور ما فيش حد في الدنيا ذاكر MSQ عشان هيجي منه أو مش هيجي منه أنا ما ليجي ما ليجيش أنا بعمل الترينينج لنفسي بس طبعا أنا تعليق على ديفيدسون طول عمري أنه هو كتاب كمسي كيو فاشل كمسي كيو هو كتاب فاشل فعلا بس كده بس في ناس كتيرة ما كانش يتحسب كده لأ هو كتاب فاشل حد اكسبرت اكتبت عباد ايه الاسنة الغريبة لا تقيم قايم اي واحد يعني مقرق احمر وانجح مقرق شاطر واتنيل فيه فده احساسي يعني لو انا راجل كده انا بص لا مش دايب من قيلة لكن فيش حاجة لانا هيجي من اخدش شيء من في حاجة لانا اتزاكري واعمل تريدين انا بصوا دوتك اي كتاب في الدنيا امسكيوه هناك قاعدة مريح قلبك يا ابن ادرسوا الكتاب بتاع في عيال يابين كتر اجنباوي ويبص فيها ام سي كيو حل على أبو ما تقدر السؤال اللي تلاقيه صعب ومش عاجبك اشطبه بس سؤال ده غريب سؤال ده مش عارف ايه ايه الحل اشطب عليه ما تجيش تسأل في اي حاجه بس انا باريحك وتشوف انا هقص ايه هتفهم قصدي بعد الامتحانات وبعد النتيجه تقول فعلا هو كان عنده حاجه لأن العالم بس, بس انا شايف الطريق اللي انت وايحلو انا شايفه وعرفه كنتش بات والله اصحنا كده اه اكزامنشن بالطول خلاص اه اه خلاص ده ده الطول اه الباور بقى صحك كان ده ده احنا بنحب في الباور اكتب كده هو يستحب في البداية من ايه ايه ايه ماله التون مواطن ماذا تكتب جانبه مع المريض يعني قعد عملك انا التون دلوقتي كده ازاي المريض لازم نتكلم عريفة انا ما انشاء فمقولش التول ن chegية الpower يكتب يستحب ان نبدأ من ال�لور limber زيبة 은tim 하 SBS Kalau 페� Healthy забyk uyuयيwarmingligen ن يكتب يعني نبتدي من الا ديبةρί pumped Little腹 под 쿠��feent school area in this подобие debate Clyde is doing this lower limb audioinst Fall 74.1 руки. ماشي عمينة. هم يا sitril من الاست عندما تكتب نامريمブル someday감嚕 المريمitime programsijkeer sein �äh nearly правильم عسل طيب تيجي في صفحة 26 هوتو كومنت على الويكلس تكتب عليه يا بقى مع النظري بقى عملة تقصص صفحة 26 كتب لك إيه بقى uh, types of weakness case 1, case 2 ده أنا كان من نظري يعني الميوفيسي كذا والميوفيسي نظري بقى مع كيف وبعدين Involunt Removing Some examination of reflexes deep reflex äckteb hämma jättem och läskna du har håfzit lärgången betyckte och vi är därför vi har det är det som är äh? det som är äh? är är biceps det هنبدأ من اللور لين مش عارفتوا وضيبك محكاى لي ولا يعني ده ان هما مش عارف لين نحب نبتدي من تحت نطلع فوق مزاج لكن هل ممكن أبدأ برحب برضو من اللور لين ديستل إلى البروكسن يعني أنكل مين بعد كده الايه الأطرق ليه هو هكذا تمام كده ديس ما ديب رفليكس طبعا هنقول هنا هو هنا بالذات تحفظ الأرقام اللي مكتوبة سي كذا اللي كذا وان شاء الله هقولك ايه الارقام الهامة جدا من اهمها علم على البايسبس لازم تبعاها ان هو C5 بريكي وليديالي C5 ترايسب C6 و7 وC ده وتيجي فيه ساين اسمها هوفمان ساين مربع ايه لوش احنا خلاص هنعمل بريكي هو بس بص يا دكتور وحط كلمة هوفمان دوها مربع صغير وبعدين في كلمة تانية اسمها وارتوم دار شايفينها تحتها كده بس كان مفروط بخطة ايه؟ فطار في مربع صغير الاثنين دول يا ولا شور ساين اكتب كده ان الاثنين دول شور ساين اوف براميدل في الأوبرلين شور ساين اوف براميدل في الأوبرلين اوكي؟ وانا برضه كده أنا عليش برضه هولت يعني في خمس ثواني وهناعملها على العينين لما نموت يعني هنموت بقى فانت بص ايه ما شفت رقاش دي مرة الميدل فينجر ده بص دي ايد العينة هي بص فأنا هبسك الميدل فينجر ده بييد انا بقى كده هو. وحاول أبني الدستل انتر فرينجر جونت بتاعته أتنهاله كده وانا رح سيبها مرة واحدة يعني انا أبني الدستال انتر فرينجر جونت الميدل فينجر بتاع المريض هنشوفها بعد عياني واروح تنيها واسيبها مرة واحدة قتنيها واسيبها المفروض باقي الأصابع مفاش حاجة او بص. انا باتني وباسيبها هو عملتني النفسة واسيبه صابع مفاش حاجة لو انا عندي براميدل او المريض عنده براميدل بتبني الديستر انتفرينشل شوطة انا تنيها اول ما اسيبها بصيب صليب صابعي اول ما او قتني اسيبها تروح صابع عاملة منظر فليكشن غريب كده دي اسمها هوفمان ساين انت تمشي حاجه على العيال لما امور ودي اسمها ايه اهي ها هوفمان ساين هوفمان ساين اسمها ايه هوفمان ساين في حاجه اسمها وورتمبيرغ يعني ايه وورتمبيرغ هشبك ايدي بايدي العيال يعني ازاي اطلع هنا خد صور معي اطلع شبك يدك ايده كده اهو كده بص ده واقول له شد بس خلي الصامب بتاعك زي كده نشد مع بعض كده. لا هو هو انت مش بتشد ده كده يعني يعني قلبته في لا يعني شد بالراحه واحده بص فبص نورمالي صباعه الصامب زي بالظبط احنا الاثنين زي بعض خلاص كده كده نورمال بص احنا الاثنين نورمال لو هو عنده براميدن عشان هو يدوه هاي لبينه كذا هو هو بيشد قصبة عنه هتلاقي قصبة له هو على كده ما بتص شد كذا هاي هو يبدي اسمه إيه واقوم بير شد بير شد واقوم بير يعملي نورمال نورمال يجيني براميدن يجيني براميدن يعني نورمال نورمال براميدن أرمال براميدان ممكن تكون اشتغل معنا ماليس موار بو حط كمان بقى جو المربع دهو ده كمان أو تحتير في حاجة اسمها فينجر جير فينجر جير ايه فينجر جير كده يا خلال احط انا ايدي على ايدي المريض طب تاني ثاني يعني بايه كده ايدك على ده انا بحط انا ايدي كده تحت ايدي اللي على ايدي واروح ضرب انا بالغمر على ايدي انا من تحت لو في بوزيتيف فينجر جيرك هتلاقي الصوابع وتروح عامله فليكشن الصوابع دي بتعمل فليكشن ما انا هضرب كده اهو ده نورمال ايوه هوب جتعه هوب فليكشن اللهم صبرا النبي انت انت برامي داليالي بالنسبه فينجر جير ايوه يبقى انا لما اجي اقول لك ايه قل لي يا كابتن يبقى الراجل ده بيمتحن قل لي يا كابتن اخبار التندون جيرك ايه في ايده انت بقى ضربت على البايسبس بتاع ايده عامله كده اكسجيريتد دي بيه فطبعا فيقول لك طب ليه ممكن عنده اناجزايد صح لا ممكن يكون عنده هايبوكالسيमिया في حاجات تخلي كده إزاي تتأكد إن يدري ده في براميدل تريك ليجن تقول له في ثلاثة شور ساينز وببراميدل يا بيه هقول لك عليهم اللي هم مين؟ يلا هوفمان ساين هوفمان ساين وارتومبير وارتومبير فينجر شير يبقى يلا هوفمان ساين وارتومبير فيجرج اوف كانساين 4 2 فيجرج ها نورلين دي بقى النيرفلكس علم عليه مهم طبعا ده مهم قوي انكل ريفلكس طبعا النير ال2 و3 4 الانكل اس1 اس2 والباتيلا حاجات يعني نعملها مع بعض تحت بقى في مربع اهو اسم القولونس يبقى انا هنا ما داقول القولونس ده ده يعتبر هيكتب عليه اللي هو ايه بقى بينهسين انكل وباتيلر القولونس تكتب كده انكل جام بكمة القولونس انكل وباتيلر القولونس ما داقولك ايه الشور sign of pyramidal ٟ في اللور أولمبي يا ويلة وانت قال لي ايه اللي هو الانكل والباتيلر قولونس وانشوفهم على عيان الحل اشوفها على عيال عشان كده بص يا دوتر انت هوشيط اليوروبي بقى كبير ليه عمال يوسف في الكلام هنا في تراكتات ويه في هسترو ويه وكل تيست يكتبه لك في نص وراء طب وليه وليه ارى نص وراء ما تيستة اهو العميلة اهو مانساين ها هف خلصنا اعرى ايه طح ولا لا وفار ده وبعدين اخر حاجة سوبر فيشر يا ريفليكس قدومها ريفليكس هنقول ان شاء الله واعرف ان الابدومن الريفليكس دهو ده اكتب فوق فعلى الصفحة ان الابدومن الريفليكس بيبقى لصد في البراميدل تراج ليشان فوق كده وخلص وسبها دلوقتي بس خليك حافظ من صفحة 29 ان الابدومن الريفليكس من T6 لT12 وزي ما بتوع صفحة ولا انا لقاب فيه ان شوالي سيبك بقى بلاك لي مستيرك بلاك ايه ده؟ ايه ده؟ دي ياه؟ ها يعني مش تعقوه ياه اه ممكن ام عندي فكرة بس مش عقد اعملي انا من العينين الـ plant اللي احنا عارفينه اللي هو normal by فليكسور. صح؟ ونورمالي بقى ايه؟ extensor مش كده؟ وده ده الطريقة الشهيرة في خمس طرق علم على الطريقه الاولى بابينسكي ميسو اللي هي ازاي بتعمل سكراتش بالمفتاح في الصول صح من الميديا لللاترال ولا من اللاترال للميديا من اللاترال للميديا في طريقة تحتها معلش ما انا بشرح حاجه كل ده اسمها شادوك هتعمل سكراتش بالمفتاح على الدورزن اوف ذا فوت على 12 الدورزن كده اهو بس من ناحية الليتل فينجر من من هنا لهنا كده بص يعني اعتقد كده اهو يعني من هنا لهنا هورلكم بقى ان شاء الله على عيان يعني بعد اعمل سكراتش عالدور زي مخالص دلوقتي ده اسمه ايه شادوك في بقى طريقة اسمه ال اوبنهاين اوبنهاين دي عارف يا دوتر ايه اروح ماسك اللي سكن اللي هو على قصبة رجله على التشينوفتيبيا و اروح ماسكه بسبعين دول كده اهو افرقه من اعلى الى اسفل عارف لما تمسك واحد بقى كده هو وتتفرد حوال هلأ كده هو دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ أوبين هاين ابقى توفرق الاسكيل بالصم والإندكس من اعلى الاسم كل ده انا شوفها أوبين هاين فيه اسمها جوردن جوردن عارف تلوح عامل ايه؟ تغرسه في تندو أكيد الطرق دي تؤدي إلى نفس نفليكس نورمال فليكشن طب انت بص عارف جرب كده لما البيت جرب بس توقع كده هوا على السرير كده هوا تروح ماسك التندو هكي دي صور وتوروصه بس أرسها جامدة هبصت لها الدكتور وعامل فليكشن كده ده في ناس كتيرة تبقى لها قوي لو عمل اكستنشن يبقى ايه يبقى برامل مالك؟ في ما حاجة اسمها جوردو سيبها لما نشوفها تمام هسه كمل طيب طب قوم صلي نرجع كلمه برضو نيورو وهديك حته ال سي سي شيت ومع أرسل بالنسبة للمساعدة أستوى وبرك المساعدة أمساعدة فوق الوكال الامسامناشن اللي هو كتاب التليم وهي المليمة يعني اللي أنا عرفه ابتل ناو مش هدكير ما احتجدش نهاية مش ستيشن ممكن إذا كيف نفرد اكسامل دو كيس او اول كيس درد هسري ديك سامي نيشن جامرال زي ما احنا بنعمل في الحاسة الكلينيكا عادي خالص يعني كلام بيزيك ومكوش هاي مشكلة الحاجة التانية الحاجة التانية ايه المواضيع اللي احنا كنت لو نذكرينها نظري مثلا من العمل احنا ودعى في كده من اجمرة مش عارف ايه الحاجات الكلينيكا اللي انت بتشوفنا ايه في الرقم وفي التابس عندنا ايه هم الحالات قعدوا لك انا مائف الوفال واوورت الوفال و بي سي دي وفاله و سي و بي دي و في بروز ما هي الحالات طيب لا فيش حاجة كده تخلص احنا قولنا مش فيك لابس و كيست روزين تيشا في كل هذه الحالات اللي عايزني يعني اسئلة متكررة و مشاهد هي دي هاي في بس مكتورة كان راح منها المرة اللي فاتت لو حد لقى هذا الMBC ده او MBC4 هجير الصغيرة دي لو حد لقى جهاز كده مطايع ياريك بيكو بغلنا ان شاء طب نكمل بس بسرعة بس كده عشان نلحق بس ناخد حتة ECG في غيرها مركز على ركس تجين احنا في الآخر مهيفنا عن السينسي اللي صفحة 31 سوبر كيشن فانت اكتب أكثر برضو استخدام استخدام افضل حاجة بالنسبة للبين بريك اللي هو استخدام الايه؟ هو توس يعني ممكن تجيب اللي هو التو سبيك أفضل اللي هو اللي بتاع اللي هي بسموه الخلة مش كده دي أفضل حاجة يعني ما تستعملش دبوس ولا إبرة ولا كلام من ده خالص هات معاك البتاع اللي هي التو سبيك مش تحسن و.. وتكتبت انت بتقارن الفيس الفيس بالهاند والفوت اكتب بس كده ولا لا قارن اللي هي الفيس بالهاند وبالفوت يعني ثم شمال بيمين واعمل نقط في الوسط يعني ايه زي ما نشوف ان شاء الله الكلام الجميل ده كله هنعمله كورن كده سوبرفيشال سنسيشن دي يعني تو سبيك كورن الفيسرال هاند فوت يعني كده معناها ايه من أعلى إلى أسفل ثم نقارن الشمال باليمين ويعمل نقط بقى وسكت ده سوبرفيشال سنسيشن السطح بعديها الديب سنسيشن الفيبريشن اكتب امشي في الشوك الرنانة زي ال الابرة يعني برضو هنشوف ازاي ان شاء الله بس على بوني برومنس سبب يعني ايه على بوني برومنس يعني مثلا superficial är är sensation, om du inte säger det, vill du inte säga det, men jag vill inte säga det, men jag vill säga det, men jag vill säga det, men jag det, men jag vill säga det, men jag vill säga det, men تحمسك الشوكا وتحضربها ضرب معنا حاسس بالذنب هنا زي الستايلوي بروسس كده زي الميديا المانولز يعني أنا ماشي نفس الطريقة بس على بوني برومننت وهنقولها إن شاء الله. البايبريشن على فكرة هو يعتبر الماست أكيرلي نسق للديب سينسيشن. سهار. زي ما نشوف إن شاء الله لأنه هو sensitive sensitive وهو early to be lost يعني very mild affection في deep sensation يروح للvibration السنس joint sense فيه منه sense of position sense of movement جنبهم هتقول ايه مثلاً انت بتمسك البيكتوب بتاع العيان بنمسك البيكتو بتاع العيان زي ما هنشوف السنس او position بتقوله ايه بتقوله ايه بقى اللغة اللي بتطلع بتطعم بقاك يتمسك البيكتوب كده مثلاً بتقوله فاتحين ايه كده سبعة فور كده صباعة تحت غمت عينيك صباعة فوق ولا تحت كده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 بس ربنا اللي هو علم هو بعين يعني هو مش هنا هو بعين فيش حد ضايع من اي حاجه تاني في فوق البنطلون الرجالي مش عارفين بالظروف في دول ما فيش <تصفيق> هو قاعد مقارن بالداني في <تصفيق> بلاد الشجر ومش عارف Sense of position. Det är i logan. Käda. Käda svarar. Och känna svarar. Det är med mig. Och han med. Allt där är gjort på alla. du är känna svarar. Känna svarar. Gammal ängel. Fin. Sense of movement. Det är inte så gott كده وتمسك صبع بقى كده صبعك بيتحرك كده ما مبيتحركش غمض عينيه لما صبعك يتحرك قول تاني بص لازم كده في ناس بقى بص صبعك بيتحرك انا ما بيتحركش كده ما قلناش بقى احنا ما قلناش بقى تقول بتفري؟ اه بتفري يبقى تاني انت فاسك البكتوب بتقول بتتفري معاه وفتح عيني كده أصبعك فوق كده أصبعك تحكوز غمض عينيك أصبعك فين؟ فوق ولا انت حكين شوف نفسك كده نسنسو او مفتح عينيه بقى يعني فتح نقول له ايه؟ كده أصبعك بتحرك كده أصبعك ما بتحركش غمض عينيك لما أصبعك يتحرك قول تبتدي انت تتحرك ولا تتحرك زي ما نشوف معايا. الكلام ده مهم مصل سينز تحقفشه من سمانة رجل بس يا دكتور خلاص يا دكتور خلاص حرام عليكم يا أخي إبقى إيه تحقفش سمانة رجل تقوله إيه حاسس بإيدي مسكة العضلة برضو أصدقى إحساس يعني أنا مثلا لما جاء مسككك كده هو هنا وأرسك في الإسكين كده ده سيمس مختلف عن من إني إيه أدوس على المسل ده إحساس ده ده ده اسمه مسل سيمس برضو ده مهم في الأخير خالص فيه على اليمين cortical sensation tactile localization طبعاً tactile localization انت بتجد مثلاً ألم زي كده بتقوله غمض مطرح نشكك في دراعك تشاور على مكان الشاكة وليكن بالألم حتى مجرد لازم فراجل هناك كده يروح مضبط عنين الشاكة دي فين؟ لكا هيدا الشاكة دي فين؟ ينا الشاكة دي فين؟, دي فين؟ يشاور عليهم اسمها ايه؟ طاقتايد الجراسيش طاقتايد اسكريمنيشا جايب ألمين حتى ايه? وترجع على مثلا رجله رجله ايهو وتقول له مثلا نشكة ولا اتنين؟ لا شكتين نشكة ولا اتنين؟ نشكة واحد وهكذا ليه بيطل ينيز هل انت بتغصه غاسة ولا تاسيتين اساسية؟ وطبعا الكلام ده تكتب عليه تعمل على الاطراف الاربعة ليه؟ ده كورتيكال سينسيشيا يعني هو لو في ديفكت في الكورتيكس هيبان يعني هذا سؤال إيدي موجودة في هذه الكورتيكس من الناحية العكسية صح ميديال ولا لا خلي بالك يا أولاد الديب ترى السينسيشيا سينسيشيا والموتو على الكورتيكس زي بعض نفس البرزنتيشن نفس الوصول يعني انا ايه دي دلوقتي موجود على همسفين النحية العكسية على نترى الاسبكت رجلي دي موجودة على النحية العكسية ميديا الاسبكت يبقى انا دلوقتي لما انا مسيكك لم بلم فانت يجي تقول لي ايه لا ده انا عندي هنا cortical sensory loss في دراعي ده يبقى انا هقول ايه يبقى انت يا جميل عندك cortical legion على نحيات وعلى الميديا الاسبكت على اللاترال اسك وطبعا اكيد الراجل ده هيبقى معاه بقى اللي هو الموتور اللي هو الكورتيكال ليجيا هو اللي عنده كورتيكال ليشن بيبقى عنده ايه بيبقى عنده ايه مونوبليجيا غالبا او ساعات هي بليجيا برضه بس معاه كورتيكال سنسوري لوس في نفس الليمب اللي فيه باليسيس ومعاه اذر كورتيكال ميكسيش فاهمين تايلوكيلازيشن discrimination تدينه في دي حاجة ويميزها يعني ايه مثلا مفتاح تدينه مثلا مفتاح. بس المرغمة ده ايه ده ايه يواجه مفتاح حاجة تبقى معروفة قلم ه تدي له الام المفتاح المفتاح الام مش لازم تاع الحاجات اللي هي التانية اللي وبعد كده هرب بقى examination of coordination معروف بقى finger finger to nose مش كده finger to nose finger to finger يعني برضه finger to finger يعني تحتها كده heel to هنقول بقى معاً اللي هي المريض وفي حاجات اخرى احنا هنكملها بأزر تسطة طبعاً كل ده هنشوفه ان شاء الله في العيان واخر حاجة الهيض طيب معاك انت بقى الصفحة الهند رايتم دي الصفحة الهند رايتم دي هي بس انا عايزك تحافظ الفريم ميليا ننعوش الورقة دي طالب ايه يعني ايه مين تي كيس نيولا هول هستوري فاكر الكريم يعني مثلا personal history الاول complaint past history family history عند جدا المريض محمد ابراهيم سنه كذا بيشتغل كذا right handed complaint عنده weakness of post lower limb بقال 1 month past history no case no case no case no is me is really history irrelevant يعني مفيش حاجة present illness the of the complaint the patient is diaget gradual onset slow progressive course بقى له شهر وهكذا المهم الستوري مثلا تقول إذا a condition started one month ago ما ده بقى احنا هنعمله ايه مع العيان condition started مثلا one month ago when the patient developed a tingling and numbness in both lower limb كاني انا بقول بارابليجي ا افتر ون ويك دنجل ونامبرس البيشنت ريسييفد هير سوري ميديكال تريتمنت وذ نو امبروفمنت 10 دايز ليتر بدا يحصل هيرنيس في البوست لوور لين ثم بقى في البوست لوور لي تقريبا كومبليت ابيليتي تو مثلا موف البوست لوور لو خلاص تيجي بعد كده اهوت نروح ندخلين على الكويشة. كرنيال نير رح أسأله من واحد إثناعشر. رح أنا جاي أقول ايه بقى؟ no cranial nerve or no symptoms suggestive of cranial nerve lesion as regard the motor system. وخبرك أنت زي بقى. انا بسأله طبعا أقول no symptoms. الموتور سيمب. بتدرس بالماضي ستير أي أخبري بليك اللي هم تشان دول هل خسين ولا لا؟ هل سيبين التون ولا شادين عليه؟ أخبار الباور أشوف ديستر ولا بروكسما فليكسر ولا إكستنسور بهذا المنظر وبعدين هل في رفة في الجلد في العضلات تحت الجلد كده إكسترا براميدة فيه حركات لقية رضيه ثم بسأل عن السبب إن لمبة تتطوح بتحط المفتاح في بكالوت الكلام ده كله ثم سينسوري بسأل سمار فيه شنو دي بتستحمى بتحس الماء في الساحة والصورة مش حافية الأرض تحته نشفة الشفشت بيزور من رجليه هل في عندك مشاكل؟ Increase tension. الإسpecting كويسة. عندك حاجات هاي بس ثم امتحان. جامرون. Mental. الإسبيج عادي. كرين النيف. واحد اتناشر. أعطاف فحص بقى واحد اثنين ثلاثة بس هو غالباً مش هتبي. ده الحالة فرطية. ثم روح فحص اللي المريض. موتر معليش. ثم سامسونج. أنا بس هي يعني هي الأسم ما معمول. الموتر الأول. ثم سامسونج. ها مش هدفل بس يستحسن الموتور الأول الموتور سيستم بروبر دائما بشوف الاستيط ثم التون ثم الفاسيكوليشن ثم الباور وبعدين بشوف الديف والسوبرفيشا نيفليكس ده الموتور سيستم بروبر الوينجين السريبيلوم الوينج التاني براميدال. الانفولانتري موفمينت مع وصفة في مرابع بقولها في حالات الهايبرتونية والهايبرفليكسية ببقى انا مش عارف دي براميدل ولا مش براميدل يبقى انا لازم ادور على شور ساينز اوف براميدل في الأوبر ليه مفاكرين مين هوفمان ساين وارتون بير فينجر جير نقول بقى كلام دا ان شاء الله برضو في شور ساينز اوف براميدل في الور ليه زالة كولونس وزالة باتامل ريفليكس والأب داكتور جير هنشوف ثم نعلق على الدير والباك وبعد باقي بس انا اقول الدياجنوستس مثلا دي حاله نيغليشيا دي بس لازم التشخيص يتضمن ويرسليشيا وقطسليجي زي ما احنا فان